ب س م ا ل ل ه اخواننا ل ل عليكم الله السلام عليكم, عليكم. بالطيوين الحمد س ا مرحبا م ورحمة لله أ في, في غ ز ة ا ل آ ن عندهم ف ر ح ة أ ي ض ا نسال الله عز وجل أ ن يكون سقوط ه ذ ا الطاغيه سببا في فتح الحدود عليهم وبعض التيسير ي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 ل ا يمكن أ ن ننفصل عن ا ل أ م ه وحدث كهذا نمر عليه م ر ة الكرام فهذا يعني لا ينبغي ولا يليق ب أ م ث ا ل ن ا فهذا الحدث يعني جلل وهام وهو مفرح في وهام الحدث جلل واحد يعني آن وهو لكن فيه بعض ا ل م ن ع ط ف ا ت فيه بعض ا ل أ ح د ا ث يعني م ق ل ق ة بعض الشيء لكن فيها عظه فيها, فيها ع ظ ة أ ي ض ا للشعوب فيها ع ظ ة للشعوب كيف تتعامل مع هؤلاء ا ل ط غ ا ة كنا نتكلم من قبل يعني قبل سنوات ان يعني قوى ا ل أ م ن أ م الطاغوت لا ه و ظ ي ف ة و ا ح د ة هي ح م ا ي ة الطاغوت و ح م ا ي ة نظامه و ح م ا ي ة كرسي ه وما سوى ذلك لا يعنيهم ن ا ل أ م ن شيئا لا يعنيهم من ا ل أ م ن شيئا فهم ف ر ا س الطاغوت ف أ ي م ا عمل يخرج عن هذا ا ل إ ط ا ر فهو لا يعنيهم لا تعنيهم حرمات ا ل أ م ة حرمات الشعوب لا يعنيهم أ م ن الناس فهم لم يوجدوا من إنما أجل هذا إنما وجدوا من أجل حماية و ي ي ع ن ح ر ا س ة النظام ط ا غ و ت ومكاسبه وعرشه وكرسيه من ا ل أ د ل ة على ذلك هذا الذي ي فعله و ن في ه ذ الامن ا ذ ي فعله ل أ في مصر لعله لفت نظركم أ ن الطاغوت أ م ر جنوده ب ح س ب إ ح ص ا ئ ي ا ت ه م هؤلاء م ه عناصر ا ل ش ر ط ة ا ل س ر ي ة و ا ل أ م ن المركزي والمخابرات وكذا يعني تقديرهم ما يقارب مليونين أ م ر ه م بالانسحاب لتفريغ الساحه ة ثم م أ ر م يقوموا كما بعد بأن الرعب بدور البلطج كما هو على يحدثوا الدور ذلك هذا والخوف اصطلحوا اللصف وأن هو ل يخيف الناس ويعيدوهم من موقفهم المعارض المتظاهر يعيدوهم إ ل ى بيوتهم تحت عنوان ح م ا ي ة البيوت انظروا هذه نفسه نفسه الذي الدناءة الأمن حرام قاتل يتحول إلى لص يتحول إلى لص إلى、حرام. إلى قاتل من أجل الطاوض يعني عنصر من يسمي مآرب لذلك يعني منذ سنوات ونحن نقول لكم هؤلاء الجيوش لا ح ر م ة لها لا ش ر ع ي ة لها هذه ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة التي تسهر على ح ر ا س ة و ح م ا ي ة الطاغوت ونظامه هؤلاء لا يمثلون الأمة ولا فسبحان الله هم اليوم يترجمون ما كنا نقوله حصل صدقوني سبحان كنا لم يفاجئني لم يفاجئني يعني أنا أعرف لكن لكن هؤلاء لا الأمة الله ما هذا الذي هذا الذي هم لم لم حصل حصل أعرف يعني مسرور من وجه أ ن الذي كنا نقوله ي ع نراه ي ن على أ ر ض الواقع ظننا لم يخب في هذه ا ل ا ن ظ م ة ف ي جيوشها وفي اجهزه امنها والذي كنا نقوله قبل سنوات وقبل نراه على أرض الواقع تكرر حصل في كنا تكرر سنوات نراه أرض على حصل مصر في ف ي هذه ا ل ت ج ر ب ة الانتفاضه م ب ر ك ة ا ا ل ا ل م ب ا ر ك ة لشعبنا و ل أ ه ل ن ا في مصر ظهرت هذه ا ل خ ي ا ن ة للعناصر الامنيه أ م ن ي بطريقة خسيسة ة و و ض ح ة أكثر لكي ه يشغلوا المصري الشباب والشعب قلت لكم المسلم كما ع التظاهر وكذا والتجمع ل ك يشغلوه بنفسه ويشغلوه في ي بنفسه ب ت و ا ن ك اذا ه كنت ش ك ل لجان ل ح ر ا س ة بيتك اهتم ببيتك ك ذ ا وغض الطرف عن اخر ثم ليتحول الحديث عن الجرائم والسطو والبلطجه ة الانتفاضة وثورة الشعوب وحركة الشعوب وارادة البلطجة وينسى ويغض وسائل الشعوب الشعوب نسوا كل هذا وصلتوا الضوء الحديث يعني عن على بعض الطرف كما العلام هذا هذا هذا فعلت كل كله ل مرتب ك يعني مرتب من, من قبل يعني يعني من قبل ا ل و ز ا ر ة الداخليه من قبل ا ل ط ا غ و ط نفسه تصوروا تصور مليونين عنصر امن يفرغون الشارع تماما يعطوا ف ر ص ة للشباب ل ل ح ر ا م ي ة للصوص ل ل ي م ا ر س هم أ ن ف س ه م ع م ل ي ة السطو و ا ل س ر ي ق ة و ا ل ه ثم بعد ذلك قلت لكم لكي يحدثوا هذه ا ل ف ج و ة ويحدثوا هذا الخلل لكن يبدو ان شعوب تواعد الحمد لله يعني, الشعوب قد فقهت يعني, يعني هذه المؤامرة ويعني الشعوب المؤامرة الوسائل الأعلام بتنوعها يعني صحية سلاح ذ وللا ح يعني يعني من نعم الله أ ن ه ا أ ي ض ا تنقلب عليهم يعني هذا الانترنت والفيسبوك والكذا ل الله الشعوب ح م د توعدت الشعوب لم يعد يعني تنطلي عليها هذه الخزعبلات وهذا الكذب وهذه الخيانات ف ا ل آ ن الشعوب عرفت يعني من هذه ا ل ا ن ظ م ة ومن هؤلاء الطغاه ن ا ما الذي ح في ك ل بقعة في كل ب ق ع ة من, من مصر ن م على سعتها كل المدن يعني ك أ ن هناك جيش منظم من ا ل ب ل ط ج ي ة طيب نفهم في حرامي في اثنين في سته في س ب ع ة في ع ش ر ة كل المدن تستغيث كل المدن يعني سيناء والمدن و ا ا ا ا ل ل ق ه ر ة و س ك ن د ر ي ة كل المحافظات تشكو من البلطجيه ة يعني تريدون المصري أن بلطجي تقنعوننا الشعب أن أن الشعب المصري تحول إلى بلطجي؟ ما نقبل تحول ما إلى ذ إذن بهذه الكثافة وهذا هذا ا أنا حرامي أما المحافظات الكثافة الأمر المنظم يأتون في الليل النار البيوت الحكومة منظم يعني نعرف عشرين يأتون يطلقون في في في في شيء عشر أمل على بعض لص كل هذا عمل ا ل ح ك و م ة وعمل يعني المخابرات وعمل و ز ا ر ة الداخليه فبالتالي هذا مش ممكن أ ن يكون فعلا لصوصها كالست س ب ع عشره يرعب مصر كلها من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا فدل الأمر يعني أن هذا الأمر كان هذا بترتيب من هؤلاء الطغاهات الظالمين والمجرمين لكن كما قلنا لكم من نعم الله أ ن الشعوب ب د أ ت تعيين مثل هذه المؤامره ل و كذا. هذا ك هذا ل ي س أ م ن ا ولا قوى أ م ن ي ة ل أ م ن الشعوب ل أ م ن ا ل أ م م ل أ م ن الدول هذا ا ل أ م ن الطاغوت و أ م ن الحرش الطاغوت فالحمد لله يعني الشعوب ا ل آ ن ت نبهت و يعني صحت على على يعني مؤامره و خيانات هؤلاء ا ل ط غ ا ة يعني الحمد لله من ا ل أ م و ر التي يعني أ ح د ن ا ي ص ا ل لها أ ن في م ر ح ل ة من المراحل كنا نصدق يعني ن ك ان ص د ق أن أن الشعب المصري يعني قد مات ثلاثين س ن ة وقبله أ ي ا م السادات وقبله أ ي ا م كنا نصدق, نصدق ان الشعب المصري ما عاد فيه حراء لكن صدقوني هذا الذي حصل في مصر أعطى الأمل ورفع ي ي ع ن أ س ه م أ ه ل ن ا وشعبنا في مصر و أ ث ب ت و ا انهم فعلا رجال و أ ن ه م فعلا يعني هم ي عادوا ن ي ع إ ل ى أ م ت ه م ا ل آ ن نستطيع أ ن نقول أ ن مصر عادت إ ل ى أ م ت ه ا سرقوا سرقوهم سنة نستطيع مصر مصر أربعين نقول وأهل منا منا ثلاثين الآن أن أ ن مصر قد عادت إ ل ي ن ا قد ع ا د ت إلى أ م ت ه الى قد عادت إ ا ل أ م ة و ا ل أ م ة عادت إ ل ي ه ا لان نعود ونقول هذا شيء يفرحنا نصر الله عز وجل أن لأهلنا أن أن الأمة الأمة نعود ونقول يعيد الخير في إليها الحياة وعادت الأمة إليها وعلى عادت وعادت وعادت إذا إلى مصر مصر لا شك أ ن مصر لها وزن كبير في الأمة يعني ولها أ ث ر كبير إ ذ ا استقامت ا ل أ م و ر لصالح إ ر ا د ة الشعوب ولصالح الحق في مصر وحرية سينعكس يعني يعني الذي ويحصل مصر وكرامة المنطقة أقلقهم حصل والعدل الشعوب الشعوب وعزة الشعوب هذا سينعكس على المنطقة كلها الطغاة الآن الطغاة الآن على لذلك في مصر ل أ ن ه م يعلمون أ ن ه سينعكس تونس لا شك ان جميل ك تونس من ح ي ث أ ث ر ه ا لا لها أنها فضل شك أن لها فضل يعني ن س ت هذه السنة و ج وجرأت ر المصري وجرأت غي غيره أ الشعب م ن ا لها ش ع على على و الثورة ب ؤ ل ء الضغاط فضل ل ل ه م ا ف في في ويشكرون عزيزي ينزيهم خيرا يقويهم التغيير ذلك ذلك على الله لكن أقول التغيير لو حصل في مصر لا شك ونصد وأن مصر أثره أن أن سيكون أ ك ب ر بكثير مما من ا ل أ ث ر الذي يعني حصل ويحصل من التغيير في تونس ف... ف... فمصر كما قلت لكم قلت ثمانين مليون على حدود فلسطين آ... يعني... لحدود ب ا ل أ م البحر ع ل ى ق ر ي ب ة من ا ل س ع و د ي ة على حدود السودان ليبيا مصر إ ذ ا عادت إ ل ى ا ل أ م ة لا يمكن ب ق ي ة البلدان إ ل ا و أ ن ت ت أ ث ر بها لذلك هم يرجفون الان لذلك هم يرجفون ممكن هذه يرجفون ل ل إلى أهلها الطالقات ب تعود بعض العفن المسؤولين الأمريكان عن ا ل أ ح د ا ث في, في, في مصر قالوا لا يمكن ا ل آ ن أ ن نحدد الموقف لا يمكن أ ن أ ح د ه م ي أ ت ي بهذا التعبير أن نركب ظهر النمر ان ل م ر أ نركب ن ظهر النمر ثم لا ندري ولا نعرف إ ل ى أ ي ن س ي أ خ ذ ن ا و إ ل ى أ ي ن سيحملنا و إ ل ى في اي واد سيضعنا وشبه الشعب المصري بالنمر فهو خايفين من هذا النمر خايفين هذا منه النمر من ب أ ن ه ولكن هناك بهم اشخاص يمكنهم لا ل ان يكونوا م م ل من الاسلام م ح في المنطقه ة مصالح مصالح أمريكا والغرب ا ل ي ه و ودولة د إ س ر ا ئ ووائل ي ل ل وأمنها آخره محاربة آخره ا إ س ل ا م مع إعطاء يعني م س ا ح ة م ق ق و و ل ة م ب و ل ة للحريات ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ر د ي ة أ و بمعنى للعبادات ا ل ف ر د ي ة يعني فهذا من باب المنن مثل ي ع ي الذي يريدون يخشون المصري أنه أنت أن أن النمر فهذا فهم هذا بس المعابد الشعب المساجد لك ولك ي أ ت ي بهم إ ل ى واد آ خ ر غير هذا فحينئذ يعني ما سيحارب الشعب المصريح سيعارب الامه ك الآن مرحلة خلق النظام السعودي, النظام السعودي وللأسف كما مرحلة خلق وللأسف يعيشون سمعتم ذ ا ا ل ل م كلها ا س ع و د ي ذ ذ ا الطاغية والطاغية الجاهل فاتصل بصاحبه اللامبارك ه وقالوا ط م ن و ا نحن معك بكل ما نملك معك ح ك و م ة وشعبه واستحى من الشعب فقال حكومه ة و ش ع ب ح ك وشعبه م ة و ا ل الذي ه هذا الحكومة النظام السعودي لكم يعني هو يخاف أن ينعكس عليه. يعني أيضا نحن أن أجواء فساد. يعني إذا لم تكن استغلال مثلا للوضع في مصر شبيهة بها أجواء نهب. ب ي ع وضع الثروات ب أ ي د ي ا ل أ ع د ا ء اعداء ا ل أ م ة يتكئون على بعض مشايخ السلطان ومشايخ السوء في الترويج لهم في الجدال عنهم عن عروشهم عن عن ظ م ت ه م عن كفرهم عن باطلهم معتمدين على هذا لكن بريق هؤلاء الشيوخ, فتر. بريق هؤلاء الـ يعني الـ الشيوخ قد فتر يعني لم يعد له ذات الأثر على الواقع يعني حتى أصبحوا يعني عرضة للتهكم ولسخرية الناس في في في شوارع السعودية والأساس يعد في عرضة شوارع ذات أصبحوا حتى ل و تلاحظون كلماتهم وطالقاتهم في المنتديات وفي بعض المواقع فهم ع ر ض للتهكم و ا ل س خ ر ي ة ف... لكن أ ن ا الذي اود أ ن أ ش ي ر إ ل ي ه في هذا ا ل ك ل م ة أ ن النظام السعودي قلق قلق جدا اذا انهار ان ي ك و حريص على هذا الطاطئ قلت لكم هذا النظام السعودي حامل ا ل ط غ ا ه وضد الشعوب م قبل أوى صاحبهم هذا الشياطين هذا أوى بعد أن لفظته الأرض. تصور الانتربول هذا الذي يلاحق المجرمين مطلوب هذا ش ي ن العابدين هذا مطلوب له السعوديه ة وهذا والآن عما يتصل في ه العجوز اللامبارك تصور اقول له شد الهمه شد الهمه يا حسني شد الهمه ما تخجلنا وما ززون وان السعودي الشعوب دولة الشعوب الشعوب أعطوني دولة واحدة أعطوني دولة واحدة السعودي الشعوب النظام ما مرتن من ما هم معلت العالم النظام فيها طاغية ينهار يتباكي الأرض تغاطي كلها يتصل في عليه يقلق عليه يحرص عليه في أي في أي بقعة بقعة نصر في, في نصر نصر نصر على بقعة بقة أرض بقع على الطهاط فلسطين افغانستان الصومال الشعوب ا ل ع ر ب ي ة ا ل أ ن ظ م ة ا ل ع ر ب ي ة الدول ا ل ع ر ب ي ة كلها هي مع النظام على شعبه هم أول من بارك النظام ويبارك النظام أول ويبارك انظر بارك على مستوى فلسطين هم عباس ودباس ودحلان ومحلان وهؤلاء ا ل ط غ ا ة على المساكين والغلابه ة فنصد ا ل ل سلامه سينعكس على بقية بما فيها ذلك سوريا سوريا هي التي يميز سوريا لا قلت لكم الذي يحصل لا الله على المناطق ذلك التي الأنظمة هذا بما فيها مصر يميز أنه شك شك نحن أن بإذن عن بقية بقية في هي أنه أنها ي ح ك م ه ا نظام طائفي قرمطي نصيري لاديني إ ب ا ح ي تحت عنوان ا ل ب ع س ي ه والعلمانيه ة والآخرين فبالتالي ذ ه هي جبالها الطائفة الآن والخ د ي ن ترسانة ه ا س أ ح ة ف ا ل ر و ج على يعني مع النظام الصدام الطائفة هذا هذه الخروج على هذا النظام اللاعيين هو صدام مع هذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م س ل ح ة و ا ل م د ج ز ة كل أ س ل ح ة النظام السوري موجود فيها يعني جبالهم مليان أسلحة لذلك هي العملية ستكون مكلفة بعض الشيء ستكون مكلفة بعض الشيء وينبغي لأهلنا وشعبنا في سوريا أن ينتبهوا ويحطاطوا القضية بعض بعض وشعبنا ستكون ستكون لأهلنا أن جبالهم لهذا الأمر أسلحة لذلك مكلفة مكلفة ستكون م ك ل ف ة بعض الشيء لكن بإذن الله الله عز وجل يعني ينصرهم ع ي ي ن ويحفظهم و إ ن شاء الله نحن لنا كلام آخر ر عن س و ي اخر بإذن الله سيكون لنا الله كلام آ عن سوريا لكن الآن لا أريد أن ننشغل عن الحدث العظيم إذا مصر استقام الأمر سينعكس على سوريا وعلى دول منطقة كلها لذلك الطغاة كلهم الآن قلقين أمريكا هذه قلقة فأقول لكم إذا نجح الوضع سينعكس أمريكا أن عن منطقة نجح إذا استقام سوريا إذا أريد مصر مصر سيدتهم فيه في هذه م ص ر فعلا ا عادت إ ل ى ا ل أ م ة وعادت إ ل ى حينئذ بإذن الله سينعكس هذا ا ل أ م ر على ا ل م ن ط ق ة ا ل ع ر ب ي ة على ليبيا وعلى المغرب وعلى ا ل س ع و د ي ة وعلى دول ا ل ط ا ق ي ة كل ه ذ بإذن ه الله سينعكس عليها لكن يعني اه يعني نصر الله ان يسبت أهلنا يسبت سينعكس لكن نصر أن عزيزي في, في مصر ويقويهم أ ن ع يعني ن ي و أ ن يحفظهم ونحن سبحان الله تذكرون كلامنا يا اخوانا تذكرون كلامنا كاننا ل كلام عن ال... يعني ال... قبل س ت سبع أ ي ا م عن الوضع في مصر كيف كلمناكم أ ن النظام كلما في ا ل ج و ل ة ا ل أ و ل ى يضعف ع ن ي ي في ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ن ي ة يضعف أ ك ث ر في الجوله ة الثالثة ن الثالثه ر أهم شيء أن شيء ا ش ع و ب ت ب ت ج ر ة في ا ج و الأولى ل ل ة ا ا الثالثة الرابعة الخامسة و و و تضع النظام في خانة اليأس مش ممكن الشعوب أن تعود وتتراجع الموقف ن ويعني ممكن أن ي في ة تضع تعود مش ذ ا حينئذ ينهار ا ل ق ض ي ة تحتاج لشيء من الثبات النظام المصري ا ل آ ن ما الذي يريده يا اخوانا الان ل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 هذا, هذا اسوا أ من حسن منه ب ا هذا هذا ر ك أسوأ م ل أ ن ه هو, هو مهندس ع م ل ي ة حصار غزه ة وهو مسؤول المخابرات ا ل مسؤول الأول عن تعذيب المسلمين في السجون عشرين ثلاثين الف شاب موحد في السجون. هذا اللعين هو المسؤول عن اعتقالهم وهو عن تعذيبهم عشرات شاب ثلاثين في الخبيث سنين السجون عنهم ألف المسؤول المسؤول المسؤول هذا موحد هو وهو هو هو المسؤول عن عمليه ح م ا ي ة الصهاينه واليهود واللقاءات ا ل م ك و ك ي ة بينه وبين اليهود تعرفونها كل هذا على حساب أ ه ل ن ا في فلسطين هو المسؤول عن حصار غزة هو المسؤول عن محاربة يعني هو أداة هذا هو عصات هذا لديك هذا عرف يسلم من وبالتالي هو يضمن يريد أن يضمن لنفسه تتبعه المسؤول المسؤول وبالتالي حصار محاربة أداة الطاقة عصاة المبارك انسحاب لا مساءلة لديك يسلم من يضمن عن عن عرف أن يريد غزة يعني ا ل آ ن هذا شان العابدين شعبه يلاحقه في المحاكم ا ل د و ل ي ة والانتربول والكذا ا عندك عندك لكن هذا الخبيث يريد بعد سقوطه بعد خروجه أن لا توجد الحكومة التي تطارده فبالتالي لكن نرجو هذا ا ل م أ م و ل ب إ ذ ن ه تعالى لشعوبنا و أ ه ل ن ا في مصر أ ن يتنبهوا لهذه ا ل م ص ا ل ق و أ ن يرفضوا هذا ا ل ط ا غ ي ا ل آ خ ر كما رفضوا صاحبه ه هذا هذا أنا عندي لا فرق بين هذا عمر سليمان دعان لا الاسم عمر ي فرق ف يعني هذا ا ل ا دعانه س م ف ي ه يعني عمر سليمان عمر انظروا هذا ا ا ل س م صدقني ه ذ ا لا ي س ت ح ق ه هذا هذا الخبيث أ س و أ من سيده وصاحبه م ن هذا مبارك لذلك ل ا ا م ب ر ك الشعب المسلم المصري عليه أ ن يلفظ هذا ا ل ط ا غ ي ة كما لفظ ويلفظ سيده اللامبارك هذا فالنظام المصري الآن حريص على هذه المعاني الثلاث على حريص هذه حريص, حريص على هذه المعاني الثلاث مصالح مصر و إ س ر ا ئ ي ل و م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م وتكريس يعني الاتجاه العلماني للنظام وتفعيل ا ل ع ل م ن ة للنظام والمجتمع وإضافة إلى ي ع الحفاظ على مكاسب النظام السابق حيث لا هو يلاحق ولا أ و ل ا د ه هذا ابنه جمال والثاني هذا أ و ل ا د ه هنهبوا مصر يعني مصر حلوب لكنها يعني نشفت مسكينة دا لا حليب شيء فبالتالي يريد أن يضمن هذه النتيجة معلئة لكنها نشفت إن أن لكن نحن نقول إن مصر ما بقرة حلوب قتلوها لا ولا هلكوها الله هو هذا هذه دا شاء ا ل ل ه عز وجل يقوي أ ه ل ن ا وشعبنا في مصر و أ ن ا الذي أ ل ا ح ظ ه ان ل أ أكثر أ م و ر في تصعيد ا ل أ م و ر في تصعيد أكثر أن الأمور في تصعيد اكثر ل ل الأولى الجولة الثانية ج و ة ا فيها ن تصعيد أ ك الثالثة فيها تصعيد أكثر كل يوم الشعب المسلمين في عما يعملوا ضغط أكبر على على هذا النظام الخبيث واللعين هذا مما بإذن الله كل على أكثر نتيجة طيبة في تصعيد يوم يعطي مصر أكبر بإذن ضغط ن ت ي ج ة ط ي ب ة لكن هي المشكله ة أين كانت ن لو و ب د أ اين مثلاً ألف 20 ف اليوم ا ا ل ث ي في اليوم, الثاني 10 في اليوم الثالث 5 عليهم النظام سهل يقضي عليهم 10 ألف الثالث ألف النظام سهل ل وانقضى كانت ن ب د أ و 20 ألف اليوم ل ا ا ث ي اليوم اليوم حينئذ يعلم الثالث الرابع ثم النظام أن لأنه قلت لكم أنظمتنا العربية كلها تتحمل جولة واحدة أنظمتنا العربية تتحمل جولة أنظمتنا أنظمتنا واحدة واحدة فقط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 هذا اللعين لم يعد, له يعني لم يعد له وجود في الشارع المصري لكن هو الخوف أ ن أن الشعب المصري يسترخي لهذا المطروح البديل ا ل آ خ ر هذا النظام باقي راح عمر رئيس المخابرات هذا سليمان هذا هذا الطال هذاك شخص لكن أجل ظله هذا عمر هذا رئيس هذا ظل الطال ذهب هذا ظله ذهب وبيقي وبقي ة نظامه و ب ق ي ة ا ل ع ق ل ي ة و ب ق ي ة نفس الشيء فبالتالي كل بقايا هكذا ا ل أ ص ل و إ ل ا حينئذ لا تسمى لا ث و ر ة ولا انتفاضه شعبيه ولا شيء ا ل أ ص ل أ ن ي س ت أ ص ل كل النظام حزبه آ ث ا ر ه وجوده عناصره كلها ت س ت أ ص ل تستأصل يحاسب المجرم منهم ويعني واللي ما عليه شيء يعني يتقاعد يعد في بيته يعتزل يتوب إ ل ى الله يصالح الناس يستغفر يعتذر عن أ خ ط ا ئ ه وجرائمه يصالح العباد يعني هذا هذا الذي أمر آخر يعني أود أن أشير إليه أن أحيانا التي سأتني الشيء بعض أن أن أحدنا يعني أنا من هذا هذا الأمور أمر أود آخر ان أ خ و ا ن ا المشايخ ج ز ا ه م الاخير ت أ خ ر نزولهم نزولهم للشارع ت أ خ ر ق ي ا د ة الشعوب يعني إ ذ ا العلماء ما قاد و الشعوب ا من الذي سيقود تركوها لهذا الني هذا شو اسمه البراده ذ ا الني تربيه الغرب هذا ا ر ب فاين العلماء علماء مصر اين الشيوخ الفضلاء ي ط ل ق ا ل ش ع و ب هكذا تنزل للشارع بمفردها أ ي ن ا ل ق ا د ة فهذا هذا المنظر ساءني كان ما أ ج م ل ه ا ان ه شيوخنا وهؤلاء العلماء ا ل ل ي تعرفوهم انا أريد أ أن أذكر أ س م ء لا أ ر ي د أ ن أ ذ ك ر أ س م ا ء حتى لاوتر المجلس لو هؤلاء نزلوا للشارع يعتقلوا مش مشكله ق ع ت ق ل و ا شهر ش ه ر ا ن الله ب يفرج عنكم شيخ ا ل إ س ل ا م ابنتي ما اعتقل مجموعه سنوات لا تعتقلها أ ك ث ر من اثني عشر س ن ة في مصر وفي الشام وفي أ ي ن م ا أو ت ق ل ما... ما مشكله ا ل ل ه ي ضع لك ا ل ق ب و ل في ا ل أ ر ض وفي السماء أ م ا تريد ح ي ا ة المرفهين ثم ت ق و ل ت خ ز ل الشعوب في أ و ق ا ت ا ل ش د ة ثم تقول ل الشعوب انصروني إ ذ ا نزل بك بلاء هذا مش ممكن مش ممكن لا بد من أ ن تنصر الشعوب ا ل م س ل م ة ا ل م ق ه و ر ة ا ل م ظ ل و م ة ا ل م ت ط ه د في دينها وفي معاشها وفي حقوقها وفي حرماتها تنصرهم تنصفهم ثم بعد ذلك يعني إ ذ ا نزل بكبلاء هم ينصرونك أ ي ض ا الله لعزبنا ل س ل ا م ا لعزبنا عبد ل س ل ا م يعني لماذا سمي سلطان ا ل ع ل م ا ء ا لعزبنا عبد ل س ل ا م هو ت ر ى ي ع ن ي م ن ح ي ث العلم مثله مثل هم ث ل أ ي عالم ولا شك أ ن ه من ا ل ع ل م ا ء ل ك ن سمي سلطان ا ل ع ل م ا ء يعني في زمانه في ه كثير أ ق ر ا ن له من حيث المستوى العلمي والفقهي لكن هو تميز عنهم بموقف المماليك باعهم المماليك اللي حكموا مصر المماليك قالوا أ ن ت م مملوك المملوك لا, لا, لا يمكن أ ن يحكم شعبا حرا لا بد من أ ن تصبح حرا تعتق ب ي نفسك نفسك وثم تحكم أ ر ا د ه م للبيع رفضوا بادئ ذي بدء فخرج من مصر قالوا إ ذ ا لا تفعلون الا اخرج خرج على حماره حط ا ل من ت ا حماره و خرج على م مصر فتبعه أ ه ل مصر كلهم ن ح ق ب ه أ ن م ا شيخهم والعالم تبعهم هو قائدهم العز بن عبد السلام قائدهم حتى فروغت مصر من أ ه ل ه ا قيل للمماليك انتم ستحكمون جدرانا ستحكمون بيوتا بدون أ ه ل بدون ناس الناس كلهم خرجوا مع هذا الشيخ انظروا ه ونصرهم ونصر صدع الحق بالحق الشعوب كلها صدقته ومشت خلفه حينئذ يحصل يا شيخ تريد يعني تريد يعني يضع في وفي تغير يعني ثاني يعني التاريخ سيسجل نفعل أنت أن وأن وأنكذا أنا هذا هذا هذا استرضوه قالوا ارجع ما كما <تصفيق> أن أن أن القبول الأرض السماء وأن وأن لا سم مت شوف أقول بقم لك لكم كل شك ثم بدك بعد ي ن أ ن اقول أ لكم شيء واحد العالم موقف العالم موقف أشيء ب ا ل ح في ظ في في والمتون موقف موقف ف موطن ق ف في م و بلاء موطن ش د ة موطن ق ف م و بلاء محنه و موطن ط ن شدة م ا ل أ م ة تحتاجه يقف موقف لله انظر الامام احمد لماذا الامام احمد مميز ي عندما ي ع ن نذكر الامام احمد الامام احمد رحمه الله احمد ح بن ب له ل رهبه ة في القلب اذا ل ذكر رهبة له هكي مقام في القلب ن ف س له م و ف معين احمد يعني مستوام ن عيينة و أ ي ن هم منه هم كلهم علماء ف ض ل ا ء لكن إ ذ ا ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د كان له وقف آ خ ر سبحان الله م وقف موقف لله في مساله أ ل خلق ة ق قال قال؟ ر نصر آ ن السلطان الحاكم ماذا م ذ ب الاعتزال مسألة في خلق القران آ ن ق ل ل ا ق ر آ قال القرآن مخلوق مذهب الحق مذهب الذي كثير ا الإمام أحمد كما أنه كلام الله ن أنه عليه تعلم مخلوق غير أحمد ك من العلماء إ م اخذ فيهم الشافئ فيهم رحمه الله إما الشافئ أ ب ا ل ط ق ي ه حتى ي ن ج و ل أ ن كان العلماء يعرضون على السيف يعرضون على السيف. اما ل س ي ف إ أ ن تقول أ ن ه مخلوق أ و قطع العنق فثبت الامام أ ح م د سنتين سنتين ونصف وهو يعذب في السجن يجلد حتى أ ن ل ك ا ن ي ص ل ق عليه هذا المعتصم وغيرهم يصدق عليه يعني هذا العبيد الذي يجلد و الجمل ا يقتلونه ع ن ي ي إ ذ ا الجمل جلده و يعني فكان يصدق عليه هؤلاء الجلديه ا كان يصبر ويحتسب موقف وقفه لله وضع الله له القبول ا ل أ م ة كل ه ا ع ا د ت إ ل ى قول ه هو كان في موقفه يمثل ا ل أ م ة أ و ل ا ل أ ن الحق لا ينظر للكم ك ا ن ا ل ح ق ا ل أ م ة كانت ا ل إ م ا م أ ح م د ثم أ ن ظ ر و ا هذا القبول فيما بعد شيخ الاسلام إ س ل م تيمية موقفه من من قازان الله أكبر موقفه من موقفه من, الفرق وأهل البدع من الصلاطي موقف أملاق ابن التطار قازان الله الفرق الزندقة البدع الصلاة مات ا أكبر في وأهل ل ج ن شيخ ا إ س ل مات غريبا طريدا سجينا أ خ ذ ت منه ا ل م ح ب ر ة في آ خ ر أ ي ا م في سجن ا ل ق ل ع ة في دمشق أ خ ذ ت منه ا ل م ح ب ر ة و أ خ ذ ت منه ا ل أ ق ل ا م و ا ل أ و ر ا ق حتى يقال انه في آ خ ر أ ي ا م ه أ خ ذ يكتب على جدران, جدران السجن وهذا من نعم الله عليه هذا السجن صعبكم دخل شيخ الإسلام فسجن في دمسق سراديب شيخ مخيف فيه مخيفة الإسلام القلعة قبيل السجن لكن القبول وتذكرت فهو انظروا هذا القبول هذا هذا في فيه في في فمات فسجن سجن زمانه وفي زماننا وما بعد زماننا و... انظروا شيخ ا ل إ س ل ا م الكل يقاتل بعصا شيخ ا ل إ س ل ا م موقف وقف موقف عندنا حفاظ عندنا قراء لكن ما في مواقف يعني انت اذا ما بدك تقف موقف لله في حدث كهذا متى ستقف متى ستقف متى قل لي متى ستترجم قال الله قال رسول الله على أرض、الواقع. الى و ا ق ع إ ل متى سترهبون الطعام إ ل ى متى ستخافون من المجرمين فتخشونهم فالله أ ح ق أ ن تخشو ه إ ن كنتم مؤمنين و ل ل أ س ف لما ابتعد الشيوخ عن ق ي ا د ة ا ل أ م ة عن ق ي ا د ة الشباب عن ق ي ا د ة الشعوب هم بطريق غير مباشر كرسوا م ب د أ ا ل ع ل م ا ن ي ة فصل الدين عن ا ل د و ل ة و ا ل ح ي ا ة ت ق خ ل و ا لي كيف أ ق و ل لكم نعم أ ر ا د و ا أ ن ين او ب أ ن ف س ه م عن ا ل أ م ة ين او ب أ ن ف س ه م عن الشعوب ين او ب أ ن ف س ه م عن ا ل س ي ا س ة عن ا ل د و ل ة عن ا ل ح ي ا ة عن واقع البلاد والعباد ن او ب أ ن ف س ه م قالوا ل ل خ ا ص ة و ا ل ع ا م ة نحن دورنا في زوايا المساجد ن ق ر أ المتون ونشرح المتون و... ونقف عند هذا ف ص ل ا ل د ي ن هو في اللسان ما قال أ ن ا أ ف ص ل الدين ع ن لكن عمليا مانو مقتنع أ ن ه و قائد ا ل ش ع و ب العلماء هم ق ا د ة ل ل أ م ة هم ق ا د ة الشعوب مش هذا الني برادع و م ا برادع وهل... هل... الني هذا الذي ما, ما اريد أن... أن... أن... أ ن آ... يعني أ س ي ء لنفسي ولمسامعكم في الحديث عنه جيتكلم باسم شعب حي كشعب مصر اربعين س ن ة وهو يخدم الغرب ويخدم أ م ر ي ك ا ومااربه ا ويخدم الصهاينه اليهود ويفتش على ا ل أ س ل ح ة ا ل ن و و ي ة هنا في بلاد المسلمين مرضاه للغرب وللصهاينه يجي أنا الآن إذا أردنا ذ ا لما الساحة لما الساحة أخواننا يتكل فرغت لكن ف ر غ ت من أ ه ل العلم من العلماء الربانيين الـ الـ الـ ترجل هؤلاء المخانيث أ ق و ل ترجل هؤلاء المخانيث م ع ذ ر ة لهذا التعبير ترجلوا لماذا ل أ ن ا ل س ا ح ة خاليه ة اين العلماء أ ي ن الشيوخ أ ي ن الفضلاء أ ي ن الكبار أ ي ن هم ق ا ل و ا أ ل ف ت ن ا ن ا ئ م ة لعن الله ما لايقظه خليك ن ا ئ م لا بدنا هيك تستيقظ خليك ن ا ئ م لكن لو لفظتك الشعوب لا تلومن إلا, تلو الا نفسك احدهم ب يصير ن ظ ر ضد العلمانيه ونظر لكن عند الواقع ي ق ل ك أ ن ا ما إ ل ه ع ل ا ق ة ب ا ل ح ي ا ة أ ن انا رجل د ي أ ن رجل دين و ت س أ ل و ن ن ي ع ل ى ا ل ف ق ه ا ل ط ا ه ر م ط ه ر والحيض والنفاس هذا أ ن ا دوري غير هذا ما ت س أ ل و ن ي طبعا أ ن ت فصلت الدين عن ا ل ح ي ا ة وفصلت الدين عن الدوله الدين. انت كرست م ب د أ العلماني الشعوب ا ل آ ن لم تعد مقتنعه أن العلماء م ان ل ق ا ض العلماء عما ى ا ل خ ن ي س على أ ش هم الرجال ع القاده تبحث عنهم ي ك و و ن ا ة للشعوب يا عيب الشوم يا عيب يا ن ينبغي على العالم أن ا العالم يترجل على يعني يعني ما ت ق و لا لي أنه أزهد ب ل ح ك م هل فيه هنا تقول ز ه هنا د ينبغي أن تترجل في مواطن أخواننا مواطن الاستشراف في في تترجل واجب, حكم البلاد والعباد واجب تقول لي طالب ا ل إ م ا ر ة م ا طالب ا إ م ر ة أقول ل ك مطالب نعم ا ل إ م ا ر ه عندما يكون عليك خ ل ي ف ة ك أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي ه ن اصبر أ لا تستشرف ا ل إ م ا ر ة لا تقول أ ر ي د أ ن أ ك و ن أ م ي ر ا لكن عندما ترى أ ن الزنادقه و ا ل إ ب ا ح ي ي ن والعلمانيين و ا ل ق ر ا م ط ة هم يستشرفون ل ق ي ا د ة البلاد والعباد لوجود الفراغ لا استشرف أ ن ا لها تترجل يعني إ م ا أن يقود ان ل س ف ي ة واحد خربان إما أن يقود ا ل س ف ي ن ة واحد خربان تغرق أنت وإياه والسفينة وإياه هلكوا وهلكوا جميعا ف إ ن تركوهم وما أ ر ا د و ا انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم القائم يمر محروفين مثل قائم كمثل على الله والواقع الحارس على الله الذي على الله والواقع فيها فيها يعني عنك حدود حدود حدود قسم و م ا ت و ا على سفينة س ق منهم م كان في ا ل أ ع ل ى وقسم منهم كان في ا ل أ س ف ل الذين كانوا في ا ل أ س ف ل قالوا نخرق خرقا من نصيبنا ي ع نحن ي ن أ ح ر ا ر هذه ا ل أ ر ض التي اطلت من حظنا نخرق خرطا من ي ع نصيبنا ي من ن فنستقيم ح ر ي ة لكن ا ا ل س ف ي ن ة ا ل ستغرق ف ي ن ة س و ي خ ر ق من فيها ماذا يقول الحبيب يقول ان تركوهما ما أ ر ا د و ا ان تركتم هؤلاء ا ل ز ن ا د ق وما يريدون ان تركتم هؤلاء العلمانيين الاباحيين وما يريدون هلكوا وهلكوا جميع غرقه ا ل س ف ي ن ة غرق المجتمع غرق كل فيه وان أ خ ذ و ا على إ ي د ي ه م زجرا وضربا ونهيا و ت أ د ي ب ا نجوا ونجوا جميعا نجى المجتمع ونجى الناس ونجوا كلهم كل الناس تتنجو بالتالي في في المواطن تتنجو في التي تغرق فيه ا ل س ف ي ن ة هنا عليك أ ن تترجل وتقول أ ن انا لها أ لها م انا تريد تعمل لحالك ا ز ه ب لها إ م ا ر ة و ز د ن ب ا ل ح ك ما ك ذ رويش الأخوان نكون المسلمين نحن لا هل نحن تريد ن ان طلاب حكم طلاب ماذا لك ماذا حكم ي ي الزهد ما يأتيك الزهد إلا هنا لا يأتيك الزهد إلا في هذا الموطن فأنت لما يأتيك يأتيك في فأنت هناك من هذا ترى يريد خ ل ق ا ل س ف ي ن ة عليك أ ن تترجل وان تزجر وان تمنع وان تقول قفوا ليس من حقكم أ ن تغرقوا هذه ا ل س ف ي ن ة بالموبقات والكفر و ا ل إ ل ح ا د وش ل م بملء فينا مصر مسلمة. وشعب ح ل ل ا نستحيل لا نستحيل, لا نستحيل. ويجب أن أن بالإسلام بالإسلام يحكم يحكم ويجب ويجب لا انظروا يا اخوانا الشوعي ي و ل لك ا ن د م ا أ ح ك م ك م سأحكم ا ل ش ي ع ي ه الان ل آ ما هو برنامجه بل لك أنا سأحكمك وفق برنامج. لا الوقح لا أن يقول لك أنا برنامجه وفق يقول س ت ح ي ا ل و ح يستحي لا ي أن ق لك أ ن ا س أ ح ك م ك بماذا بالشوعيه ع ي ة ح د دون الحزاب ل يحفظ د ا ن ذ ه يحفظها الأسماء حزاب الصاقطة العلمانية ما أنا سأحكم البلد ببرنامجي كل يقول لك أحد سأحكم حد أ ن ت يا مسلم لماذا تستحي تستحي من الله تستحي أ ن تقول ربي الله تستحي من أ ن أن تقول أ ر ي د أ ن يحكمني الله وشرعه تستحي يسيئني أحيانا تصريحات حتى الله بعض ال محسوبين على التيار الاسلامي هكذا ولا واحد يذكر الاسلام ولا ك أ ن ه ا مصر بلد اسلامي وشعب مسلم نريد ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ن ر ا د ع ي ل د س ت و ر و ا ل و ا ل د س ت و ر و ا ل د س ت و ر ولا ل د س ت و ر و ا ل د س ت و ر ولا ا ل د و ل ا الدستور ولا الدستور و ا ا ل د و ر ولا ل د س ت و و ا ل د س ت و ر ولا ا ر ولا الدستور ل ا الدستور ا الدستور ولا ا ل د س و لا لا يذكر شرع الله خ ا ي ف ي ن ت س ت ح و ا تستحون من الله تستحون من الله. اذا ل ل ه إ ذكر الله وحده إ ش م أ ز ت قلوبهم كلهم ي م ت ع ط و إ ذ ا ذكر الذين من دونه ا ل و ط ن ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة والبلوطيه إذا ذكر الذين من ن د و فاذا هم يستبشرون ف إ ذ ا هم يستبشرون أ ن ت تقدمي أ ن ت فعلا إ ن س ا ن جيد وانت فعلا إ ن س ا ن متنور و أ ن ت فعلا وفعلا وهكذا رأيتم ه ذ ارايتم الذي سبحان الله ا ل ق آ ن لخص ه ذ الواقع الآن كلهم ن ر د أن يحكمنا الله شرع الله كلهم الله شرعوا الله ش ز ق ل و ب ه هؤلاء الظنابقة إليك نظروا مكفهرين ك ل ه م د ي م ق ر ا ط ي ة وكذا اي قانون الوضع الفرنسي البريطاني ا ل أ م ر ي ك ي ف إ ذ ا هم يستبشرون أه هكذا هكذا هكذا ا ل ع ر ي ة هكذا المتنورين المتقدمين اعطوك من أ ل ق ا ب المديح ما شئت والله يقضي, بالحق والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء أ ف ح ك م ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون عجيب أ ع ج ب أعجب لقوم تراهم أ ع ج ب لقوم تراهم لا يستخون من جاهليتهم ومن جهلهم ومن كفرهم يقول بالعلمانية بالجاهلية الشيطان الشوعي يقول يقول بالشوعية بالشوعية والحياة وقاح الطاقوط وقاح وسوف وسوف وشراء اسألوا لو وانتخبت لك كل لك نحن سنحكم وسوف نحكم وسوف نحكم بشراء وشراء كل حزب ماذا يقول لكم لك أنت لو لا اله سنحكم نحكم نحكم انسحكمك بشراء ماذا انت انافزت انسحكمك نحن حزب مادة و ا ل إ س ل ا م ي ي ن ما شاء الله عليهم ه د ا ل اللي بيلعبوا ب ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة حرصين ي الشوعية ة ح ر على ح ر ي ة ا ل ش ي و ع ي ة أ و ل ما يحرصون عليه ل ح ز ب الشيوعي لازم يكون حر لا إ ل ه و ا ل ح ي ا ة م ا د ة ثم يسمي ح ا ل ه اسلامي يعني أ ن ت ت ص ع ر في ح ر ي ة واحب لك لا إ ل ه و ا ل ح ي ا ة م ا د ة و ثم تقول عنك إ س ل ا م ي ماذا بقي من إ س ل ا م ي ت ك إ ذ ا أ ن ت تكرس ح ر ي ة و ش ر ع ي ة وحكمه وما... من يقول لا إ ل ه و ا ل ح ي ا ة م ا د ة ك لكن وقاحة ل يحكمكم ب ه ذ انت الكفر وقاحة الشعوب بكل ل ك تدفع أ ن كمسلم كمسلم يا عبد الله لماذا تستحي لان م ذ ا تستحيق ل أ تقول سنحكمكم بالاسلام إ س ل م ا ل إ م يحكمنا م ي ح ك ك و قل ي ا أهل ا ل كان ت ب ب تعالوا سواء إلى كلمة ي ن اهل وبينكم نعبد أن لا نعبد إلا ل ل ا و ا نشرك شيئا به و ل ا ي ت خ ذ ب ع ض ن ا ب ع ض امرنا ان أهل أ الكتاب م ر نقول ا أن ن لهم هذا الخطاب فما بالك المسلمين من بني جلدتنا أنت مسلم؟ من بابي أولى أن أقول لك لا يعني يتخذ بعضنا بعضا أربابا أحد أحد أن من يعني بعضنا من دون منا كل نلتزم كلنا يتخذ مسلم ما ما كلمة سواء لك الله للآخر للآخر كل الله بادي بعضا يعبد نعبد فيها يشرع كلنا نتساوى في ا ل ع ب و د ي ة لله لا نقبل ل أ ح د أ ن يكون ربا على أ ح د أ ن يشرع ل أ ح د أ ن يكون م أ ل و ه ا ومعبودا من ما ما قبل الناس ما نقبل ما نقبل أن ندخل في عبادة الطاغوت أن أن في ولمسلمين لشعوبنا الطاغوت لكم هذا من الأمور التي وساتوا منها وساتني انني و ل ا حتى بعض ا ل إ س ل ا م ي ي ن راقبت تصريحاتهم ما أ ح د يتجرا يحكي كلمة ل ل إ س ا م ما أحد يحكي ت ج ر ي كلمه ة شراء ل ل أقول لكم شعب مصر م شعب ا ل ك م ت خ ر ج و ا من الملة مصر ما مصر المصري م يعني يعني نكرادوة وتايلاند التايلاندي الشعب له شعب شعب شعب شعب س ل م مسلم شعب, مسلم شعب مسلم يقول ل ا إله إلا الله و ر أ ي ت م و ه في الميدال كيف يقيم ا ل ص ل ا ة ويصلي في أ م ا ك ن اعتصامه يقيمون ا ل ج م ع ة و ا ل ج م ع ا ت مسلمون تريدون أ ن تسلخوه من هويته م لا, لا إله إلا الله يستكبرون لكن إن ذكرت وذكرت وذكرت يستبشرون وإلى آخره. لذلك ك ر ا و ذ ر اقول ل المجرمون وإلى لذلك ا وذكر وإذا يستبشرون هم آخره أ لكم لا بد ان كما نعتز ب أ ه ل ن ا وشعوبنا و أ م ت ن ا نعتز قبل ذلك بديننا و أ س ل ا م ن ا ونهتز أ ك ب ر و أ ك ث ر الاعتزاز بربنا سبحانه وتعالى نحن لنا الحمد لله لنا رب يعبد رب رب العالمين خالق السموات ا و ا ل أ ر ض إ ن لله و إ ن اليه راجعون سبحانه وتعالى نحن من دونه لا نستطيع أ ن نعيش د ق ي ق ة و ا ح د ة له الفضل علينا نعمه س ا ب غ ة نستحي منه نستحي من ع د ا د ت ه ونكون بكل ج ر أ ة نتوجه ب ا ل ع ب ا د ة للطغاه مش ممكن إ ذ ا عليك يا عبد الله أ ن تراجع إ س ل ا م ك أ ي ن ات أ ي ن أ ن ت من دين الله مش ممكن لا بد من أ ن نفخر ونعتز بالله ولله ا ل ع ز ة ولرسوله وللمؤمنين عندما نعتز نعتز ونعتز بشرع ونعتز عما نحن بدين الله الله بحكم الله لا نستحي لا نستحي من ذلك. إذا كان الزنادق بحكم بشرعهم بالتالي بالله وبالتالي الله الله الله لا لا إذا يطالبوا ذلك يريدون أ ن يحكموا بلاد المسلمين بشرائعهم وكفرهم على ما نحن نستحيل ونواري ونتكلم ن... كلام عامه و ص ل ح الدستور والدستور م ا والدستور لك كلمتان زي الناس قل ربي الله تفريغ ا لذلك س ا العلماء ح ة من ل نحن نقول لكم غياب العلماء عن ا ل س ا ح ة أ ث ر أثر ترك أ ث ر اثرا يعني أ على الشارع على سلوكيات الناس على أ خ ل ا ق الناس على دين, الله. على دين الناس لكن لو كان العلماء هم ا ل ق ا د ة وهم الموجودين في ميدان التحرير يعتقلوا مش م ش ك ل ة يضربوا مش م ش ك ل ة في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله تضرب في سبيل الله مش م ش ك ل ة في سبيل الله مش م ش ك ل ة الله بعزك الله بعزك في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ولنبلونكم ا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولا نبلو اخباركم حسب الناس أن أن آمنا العلماء ن ان ان ا يتركوا س ي ق ومشايخ م ش ا ا ا ل ل هم ورثه الانبياء وبالتالي هم ورثتهم في البلاء هم اقرب الناس الى بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء مشكله ن ص ا ل ل ه السلامه نص ا ل ل نسال ن ن ا الله ان يعفو ل عننا نسال خ يهدي... موجودين الله ا أن ح م د ل ان ل يهدي ر د ا ئ م ا ن ن ا ل كلهم بهذه <تصفيق> ي وسجين وطريض ي المشايخ أ بهذه اهل ل م العلم حسبنا الله حسبنا الله يعني أحيانا تجد أ ح ي ا ن ا س ا ح ة يعني ا ل أ س و د تفرغ منها ل ت أ ت ي الفئران و ت أ ت ي الذئاب و ت أ ت ي ا ل ث ع ا ل ب تصيح وتنبح حسبنا ولا حولى ولا حقيقة يعني يعني يحضرني ننبكي يعني يعني الآن يعني الله ولا ولا لدلا جزاكم الله هذا الذي خير قوة وأردت و أن أ ق لكن ه ل م ل ك إ ذ ا في سؤال أ ن ا معذره و أ ن ا أ ت ك ل م ع ا د ة في كثير من ا ل أ ح ي ا ن ما اقرا أ ل ل ك الكلام م ما ا أقرأ الكلام على لكن سؤال كان فإن يوجد أي سؤال طيب طيب يعني إ ذ ا كان فيها مئه نصراني شو م ا ب نحكم ب ا ل إ س ل ا م يعني يل... طيب كيف عما يرضو ان, أن يحكموا ب ا ل ع ل م ا ن ي ة و ب ا ل ج ا ه ل ي ة و بالكفر وبي... ثم أ ن ا ل إ س ل ا م ضمن خصوصياتهم هي ق ض ي ة مش حكم يا اخوانا هم النصارى ضمن خصوصياتهم في المجتمع ا ل إ س ل ا م ي لا يريدون أ ن يحتكموا ا ل إ س ل ا م لهم ذلك لا يكرهون لكن من مئة م أجل ئ ت الف يمنعون ن ألفين ألف ي عشرات الملايين ومئات الملايين أ ن يحتكموا الى دين ربهم يعني بكل بساطه ة بساطة بكل ل م ث في بريطانيا هناك د ع و ة وطلب أ ن يسمحوا للمسلمين في الأمور الشخصية الأمور وليس في المح... امور ل ال... أ الزواج والطلاق و ان ل الأحوال الشخصية ق ض ا ا ي هذه أ يحكموا ت فيما بينهم ب ا ل إ س ل ا م وشريعه ا ل إ س ل ا م رفضوا واستهجنوا الطلب أ ي م ا استهجان بكل ب س ا ط ة قالوا هذه د و ل ة ليست مسلمه نصرانيه ة إذا ا أردتم اذهبوا ما سمح لك في ا ل أ ح و ا ل الشخصيه و أ ق و ل لكم ه ذ ا في فرنسا و أ ل م ا ن ي ا وكل الدول الغربيه تقول لك ذلك وهي دولة دول ديمقراطية دي لنا خصوصياتنا نحن كمجتمع دي والآخرين ليست طيب بالإسلام والله في بيننا واحد يهودي ح ق ق محفوظ لكن ليس من ح ق ق أ ن تحرم مئات الملايين أ ن يحكمهم دينهم وشرع ربهم لأنهم يقول الملايين من المسلمين هذه ليست بلادكم هذه بلاد, مصرانية بلاد كذا والناس تسكت تتفهم الأمر طيب عندما نقول لألف ألفين من نصرانية عندما أنه هذه هذه تتفاهم هذه تسكت ب ل ا د مسلم أ ن تعيش لك خصوصياتك انظروا ا ل إ س ل ا م الذي يعطيه للنصراني ولليهودي في د و ل ة الاسلام إ س ل م أقول في دولة ل في ا إ مش في هذه ا لا د و ل ل لا ت ع ب ا ن ة هذه يعطاها يعني أقول لكم في اي ذل لاي دوله لا ع ا ذلك هذه القضية وكل حياتهم هذه القلة كانت م و ج و د ة بين المسلمين محترمين ومكرمين ي ذ ا د و عنهم و ي د ا ف ع عنهم يكرمون ويحترمون ويحسن اليهم ويحسن جوارهم والمكان ا ل آ م ن والدافئ في بلاد المسلمين حتى الان آ ن م أحد يقترب م ه م حتى ا لا آ ن لهم حرمة ل ج و احد ر هل يهودي تعلمون اليمن ألف ما أن أ في 20-30 يقترب منهم أبو يمن هناك لو أراد يعني 20 ألف لكن ما يفعل أبو يمن؟ أبو ألف بينهم تقريبا لو يهودي يمن يصفيهم يفعل يمن يمن يفعلها في ما هناك لكن ما 20 20 ب ا ل ن س ب ة ل أ ه ل ي م ن لا شيء ممكن لو أه لكن ما يفعلونها لهم دين لهم وازع ما فعلوها ما يفعلوها عبر التاريخ كلهم, عبر التاريخ كلهم ما حافظوا عليهم ما فعلوها محترمين ب ب ي ع و ا بيشتروه وبيجوا ما ح د ا ب ا ح ك ي معهم فبالتالي هذه الفزاعه, الفزاعة انو الله عنكم نصراني وبالتالي م ا ل ه شعوب ا ل أ ك ث ر ي ه انتوا تقولوا ا ل أ ك ث ر ي ه ط ب حتى على م ب د أ الديمقراطور ا ل أ ك ث ر ي ه يعني م ا ب تقولون ه هذا الشعب ب د يريد يخكم طيب يخكم الإسلام لا طيب بدي ش ع ا ل ش ط ا انظروا الآن لو الشعب اختار ن ممكن يعني قلتم مثلا يحكمهم لو بوزة بقول لك مش مش مشكلة. أن أن مش هذه ان ل م يحكم شرع الشيطان أبليس لأنها مرحبا بالشيطان لأنها ارادة الشعوب مشكلة. طيب مشكل مشكل الشع في ما ما مداما إرادة راحد عندنا نحن لا إ ل الا هذا إ هذا قلنا لكم شرائع الارض كلها شرائع ا ل وال أ ب ا ل س والملاعين كلها وافقتم ما في م ش ك ل ة لكن عندما نريد ق و ل لكم عندما ن أ ن يحكمنا ا ل إ س ل ا م في م ش ك ل ة إ ذ ن هي ا ل ق ض ي ة اخواننا مش فزعه ا في نصران ويهودي ق ض ي ة حقد ق ض ي ة صراع بين حق وباطل قضية لن ترضى عنك هذا حرف لن نحن ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن نفقه هذا الاسم لن أ ن ندرس هذا الاسم لن نعرف هذا, هذا الحرف حرف النفي هذا حتى ا ل آ ن محفظناه كويس ما والماضي والمستقبل يوم عرفنا دلالاته كويس. تفيد النفي الآني والحاضر تفيد يعني إلى يوم القيامة. لن إلى القيامة كويس ترضى عن كل ي ه وبالتالي د والنصر حتى ت ت ع ملتهم تهل بس أ م ر و ب ا ل هذه الفزاعه ة ذ ه ا لا ف ز ع ة لا نقبل ي ان خ و ا ن أن ا ي ع ن ي ي ت ش ب ص و أ ن يعني كلما الشعوب ارادت ل ش ع و ب أ أ ن تعود لدينها قالوا لكن في بينكم عشر عشرين نصران مالوا بكل ب س ا ط ة انظروا مثلا فرنسا قالوا لا نسمح بالحجاب لماذا قالت ت ع ا ر ض مع ا ل ع ل م ا ن ي ة ل م ا ن ي ة ا ل د و ل ة نحن د و ل ة ع ل م ا ن ي ة لا نسمح بالحجاب ت ص والشعوب ر و و ا تفهمت أ ن هذه د و ل ة ع ل م ا ن ي ة من حقها أ ن لا تقبل الحجاب سبحان الله طيب نحن د و ل ة إ س ل ا م ي ة من حقنا أ ن نرفض ا ل إ ل ح ا د ونرفض الكفر و ا ل ز ن د ق ة من حقنا هذا الإلحاد ل و كيف ف ر والزندقة و ا ا ل إ ب ح ة عقيدة الدولة ودين الدولة ودستور الدولة الإسلامية تتعارض ودستور مع ألا الإسلام لا لا هذا ما نقبله ودين ي وهو منك ك تقدس يعني ر غ ب ة واراده ا ل د و ل ة يعني تمنع, الحرية تمنع الحجاب ر ي ة تمنع ا ل ح مجرد حجاب تمنعه معنى ا ل إ ب ا ا ح ي ة ل ع ل م ا ن ي ة تعني ا ل إ ب ا ح ي ة فصل الدين ا ل ع م الشعوب تتفهم ذلك لكن عندما تريد أ ن تنتصر للحق أ ن تستغل نفس القانون الذي هم ينتصرون به لصالح الحق لصالح دين الله ينكرون عليك لا ما... ما انت د و ل ة سمح, دولة شي... كف... سمح لك د و ل ة شيطانيه سمح لك ن ش ي لك خ ص و لك خصوصا ن ح ت ر م ك إ ذ ن يا اخوان ا هي صراع بين الحق والباطل هذه الفزاعه بين ان والله في عندكم يهود في عندكم نصارى في عندكم كذا فتاريخنا معروف كانوا وكانوا اليهود معنا وكانوا النصارى معنا انظروا كيف تعاملنا معهم وكيف عاملناهم أهل كيف معهم ثم انظروا وكيف أنتم أهل الغرب كيف تعاملتم الغرب المدنية قبل خ م س ستين سنة ي ن قبل غ ا ب قبل ة م ئ ة سنه ة غابة مئة سنة غابة. قبل مئة سنة وربا ل ك ا غ ا ب ة تعرفون الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة يعني غ ا ب ة قبل مائه ئ ة سنة غ ب ة ك ا ن ما عرفوا هذا ل ن و ع من ا ل ز د ه ا ر و ا ل إلا ت ق د م ب ه ذ ه ا ل س ن و ا ت الأخيرة بالتالي لا يزودوا على الإسلام والمسلمين على س نحن ة ن نحافظ على هذه ا ل أ ق ل ي ا ت في كيان المجتمع المسلم م هم قلمناكم الدمية المؤهد ما لكم المعنى إنما لكم كله هذا هذه نقبلها كانوا واجبات وبالتالي الفزاعة لا لا ونحن يغني أن نقبلها يعني دروس حقوق وحق أوعيد قلت حق في يريدون أن ي س ت غ ل و ان والله في في مصر م م ل يستغلوا و ن ن نصران ي ي ه م نسمح لا تدخل يتدخلون في كل شيء في ي د ن ن القانون في ي شرعنا ت د خ و ن في في شيء كل ل ا الذي يحكمنا في شرائعنا في حرياتنا في قراراتنا في, في, في عبادتنا في حتى في لباسنا ا في في شكلنا بشكلنا البس هذا لا حتى يتدخلون تلبس في ه ذ ممنوع أ ن تلبس هذا البس هذا لا يجوز لك أ ن تربي ل ح ي ة ربي لحيه ما أ ح ل ق أ ن ت ا ل م ر أ ة تخلع عن حجابها و ه ا سبحان الله يتدخل في كل شيء والشعوب تتفهم نعم أ ذ ا م ا ل أ م ر و أ م ر ي ك ا والغرب سمعا ط ا ع ة يا سبحان الله تتفهمون كل هذا ثم لا تتفهمون عندما يكون الحكم لله والله يقضي بهذا ا والذين ل ح ق و من ن د لا الله الوكيل حسبنا يقضون بشيء حسبنا الله ونعم ه أ ج ي ب عن سؤال ابنتنا امه الله الموضوع ذو شجون م م ك ن ان نتكلم عنه أ ك ث ر يقول يعني كيف يمكن يتداركوا يعني يعني أقول وفضلاء الوضع لعلماء الآن مصر أن ما يعني يعني المعسور أو الميسور ع س و أو ر ا ل م لا يسقط بالمعسور يعني ما يدرك قليله خير من أ ن يفوتنا الكل ا ل آ ن ت أ خ ر و ا يعني أ ق و ل أ ن تصل م ت أ خ ر ا خير من أ ن لا تصل ابدا أ ن تنزل اليوم خير من أ ن لا تنزل مطلقه صحهم تاخروا أ خ ر و لكن يترجلوا ت صحهم أ لكن عليهم أ ن يترجلوا و إ ل ا الشعوب لن تسامحهم لن ت س ا الشعوب م م ح ه س ي س أ ل و ن ه م وسيحاسبونهم صحهم ت أ خ ر و ا لكن يترجلوا, يترجلوا ينزلوا ت ر ج ل ي الان لا مشكلة, مشكله تأخروا كان ا ل ل لهم لكن ينزلوا الآن للشارع يقود الناس, يوجه الناس الناس ن ف س ه ممكن يرتكبوا اغطاء لكن أ ث ب ت حقيقه ة بالنسبة يعني ل أ ل ن اثبت في مصر أ و ا تحضر و أ ث ب ت و ا رقي و أ ث ب ت و ا غ ي ر ة على البلد هذا هلكنا هلكنا هؤلاء هذه الطاغي بالوطنية طاغية مصر بالوطنية والوطن الحب الوطن والوطنية الوطنية عند هؤلاء الطغاة أخواننا تعني أن تدخل في عبادتي وموالاة الطاغوط تدخل تعني في الوطنية عند أن مصر أن ت د خ ل في ن ص ر ة الطاغية هذه ا ل و ط ن ي ة إ ن لم تدخل في ع ب ا د ة ا ل ط ا غ ي ة ولا في ن ص ر ة ا ل ط ا غ ي ة و ن ص ر ة ح ز ب ه أ ن ت غير وطني أ ن ت ضد الوطن أ ن ت عدون الوطن هكذا هل ك و ن ب ا ل و ط ن ي ة هل ك و ن ب ا ل و ط ن ي ة و ط ل ع و ا من أ ل د أ اداء الوطن من طلع البلطجي و الحرامي وقطعين الطرق من كانوا من كانوا عناصر الامن أ م ن ن ع ص ر ا ل أ خانوا الشعوب في ل ح ظ ة الشعب المصري يحتاجهم ل أ ن يحمي ظهرهم ويحمي بيوتهم تخلوا و س ح ب و ا وغيروا ثيابهم و ل ب س و ا ث ي ا ب ا ل م د ن ي ة هذه عشان يضيعوا بين الناس واخذوا يرعبون الناس مليونين مخبر وعنصر أ م ن ينسحبون من الشوارع المصريه ة أكثر أناصر أحدثوا فراقات من ن الجيش الخال الشعوب سرقوا ب و ا أرهبوا الناس ل ك ي يعني كما قلت لكم لكي يسحبوا الناس من كما لكم م ا ا قلت ل ظ ه ر ا ت و من الميادين أنه كل واحد كل إلى لأن بيوتكم يذهب بيته أن عناصر و بيوتكم عليها بيوتكم ر تحترق ة يعتدى عليها ك ل ل ل ش ع ب ا م ي م ا ذ ا ف ع ل قسموا ق أنفسهم م ي ش قسموا أ ن ف س ه م جزاهم الله خير قسمين وهذا تصرف ذكي انا أ س ج ل احترامي واكباري لهذا الشعب الذكي شوف الطاغوت شيطاني بيوحي له لكن أ ه ل ن ا في مصر أ ذ ك ي ا ء قسموا أ ن ف س ه م قسمين قسم يحرسون البيوت من عناصر ا ل أ م ن أ م ن ا ل ط ا غ ي ة ب س م و ه م هني ا ل ب ل ط ز ي ة أ ن ا أ ق و ل ب ل ط ز ي ة النظام هؤلاء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 هو اللامبارك هو الطاغوت هذا هو الوطن و ا ل و ط ن ي ة أ ن تموت في سبيل الطاغوت هذه ا ل و ط ن ي ة إ ن لم, لم, لم تكن كذلك ف أ ن ت لست وطني ضد الوطن و أ ن ت من أ ع د ا ء الوطن وليس لك حق أ ن تعيش في الوطن ه ذ ه جريمتنا نحن نحب ن ن ح ديارنا نحب بلادنا أ ك ث ر منهم ب أ ل ا ف المرات نحب بلادنا ونحب منهم ملايين لكن الإسلام المسلم المرات قالوا لك وأرض أرض أكثر هم إ ذ اقول لم تدخل الولاء للطاغية ولعبادة الطاغوت لست الوطن أنت وأنت ضد في وطني أ لهم ب ئ س ة ا ل و ط ن ي ة هذه إ ن كانت تعني ع ب ا د ة الطاغوت وتعني الدخول في م و ا ل ا ة الطاغوت وحزب الطاغوت بئسة تحب الوطنية ما هكذا نعرف الوطنية الوطن وأرض وتذود وتخدمها نعرف المسلمين عنها أرضك أن تحب, الوطن، تحب أرضك وأرض المسلمين وتذود عنها وتخدمها و... وتعلي من ش أ ن ه ا ب إ ذ ن الله عز وجل تحصنها من الغزو العسكري أ د ا الغزو الفكري والغزو ا ء ل ع والغزو الثقافي ت ح ص ن هذا ا ه هو الوطني هذا هو المواطن هذا بغض بالتالي النظر عن استخدام هذا المصطلح اه عن أ ع و د لي ف ك ر ة ه ن انا أ خ و ي ق و ل هل أ ن ت تؤيد كلام واضح يا أ خ ا ن الكريم م ا ينبغي أ ن ت س أ ل هذا السؤال هل تؤيد الذي يحصل في مصر أ ق و ل لك مش أ ؤ ي د ه يعني أ ن ا لو أ س ت ط ي ع ا ل آ ن والله يعلم صدقي لو أ س ت ط ي ع أ ن أ ك و ن بين أ ه ل ي في ميدان التحرير هذا في مصر ا ل آ ن أ ن ز ل لو أ س ت ط ي ع لو أ س ت ط ي ع أ ن أ ك و ن أ ن ا أ ب ي ت ه ن ا ك أ ن ا لا أ ب ي ت في البيت أ ن ا كنت ه ن ابيت ك أ معهم في الميدان أ ب ي ت معهم اربع وعشرين س ا ع ة ما أ ت ح ر ك ما أ ذ ه ب إ ل ى البيت ما في أعتص اعتصم معهم اربع وعشرين س ا ع ة ت ع ب ئ ة تشجيع ترغيب ت أ ي ي د ت ق ل لي أ ن ت ما هم نحن, نحن لنا أ ك ث ر من ثلاثين س ن ة ندعو للخروج على هؤلاء ا ل ط غ ا ة بعد أ ن من الله علينا بهذه النسمات الشعوب انتعشت نجي نخجلهم م ع ا ل ل ه نتخلى عنهم م ع ا ل ل ه م ع الله لا نفعلها لا نفعلها غ ي ر و ن فعلها نحن ما نفعلها نحن لنا ثلاثين س ن ة نقول لشعوبي نستيقظ ونوقظ فيهم فبعد أ ن دب الله فيهم ا ل ح ي ا ة ترانا أ ن نخذلهم لا والله ما نفعل ذلك و أ ن ا أ غ ب ط من كان هناك والله أ ق و ل لو أ س ت ط ي ع أ ن أ ك و ن معهم على مدار الوقت احدث نفسي لو أ س ت ط ي ع أ ن أ غ ز و معهم لو أ ك و ن معهم في وجه هذا الطاغي اللعين وحزبه وعصابته ف أ س ا ل الله أ ن يزيني على نيتي انا ل ل ه يزيني على نيتي, الله نيتي. أن لو كنت هناك كان سيرى هذا ا ل ط ا غ ي ة مني ما يعجبه والحمد وحسب وجل وأنا هذا الطاغية تغاطي العرب الله بها أنا بالفخر لله ليس بل كلهم لي ذلك يغيظهم أن أشعر في عز و أ ش ع ر أ ن هذا عباده لله عز وجل أ ن أ غ ي ظ الكفار و أ غ ي ظ ا ل ط غ ا ة المجرمين الظالمين أ غ ي ظ ه م في الله ولله يغتاظون بي الحمد لله ا ل آ ن بعد أ ن دبت ا ل ح ي ا ة في, في, في, في عروق شعوبنا و أ ه ل ن ا ن ح نخذلهم ن معاذ ا الله بل أ ق و ل لكم صدقوني شعور التقصير يلاحقنا شعور التقصير يلاحقنا على مدار الوقت و أ ن ا كنت في, في, في سفرين اه يا انا اطراري ما عرفت كيف أ ع و د لكي أ م س ك هذا ا ل ل ا ق ك و أ ق و ل هذه الكلمات ت ث ب ي ت ا ل أ ه ل ن ا في مصر و ت ش ج ي ع ا لهم أ ن ي ث ب ت و الى إ أ ن يغتالو ا ل ط ا ونظام غ و ط ونظامه و ح ز ب ه كل ه أ ن ي ث ب ت و ا ثم بعد ذلك نقول لهم ع ن د ك م ج و ل ة ث ا ن ي ة و كيف ت م ك ن ا ل ل ه و ش ر ع ا ل ل ه من أن يحكمكم. الجولة الاولى ج و ل ة ل هي ا ز ا ل ة الطاغوت واثار الطاغوت وحزبه ثم ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ن ي ة ان تعملوا جادين على ان يحكمكم شرع الله لانكم مسلمون مسلم لا يمكن ان يرفض شرع الله تقرف شرع الله معنى زمانك مسلم شعب مصر شعب مسلم الذي يرفض الاسلام و يرفض شرع الاسلام ويرفض شرع الله هذا من المسلم هذا زنديق هذا زنديق ن ح ن لا نظن في أ ه ل ن ا وشعبنا في مصر الا كل خير, إلا كل خير. وان إ ن ك الآن كان ل حصل ذ ي في ت و س إن بعض ا ل ز ن ا د ق ة يجتهدون أ ن يركبوا ا ل م و ج ة لكن ع ت ب و ن كما قلت لكم على أ ن الشيوخ ع ل السح م ا فرعوا ء فرغوا ا ل س ح لو هم كانوا ا ل ق ا ض و ما حصل هذا الفراغ ولما جاء هؤلاء ا ل م خ ن ف ي ن يعني البرادعين يتكلموا باسم الشارع المصري والشعب المصري الأبي المصري الشارع والشعب والشعب باسم لكن حسبنا الله, حسب الله أعوذ كنت أ ق و ل ف ك ر ة أ ن الشعب المصري يعني في هذا الحدث أ ث ب ت ذكاءه أ ن ه قسم نفسه قسمين قسم يحمي البيوت من لصوص ا ل أ م ن ومن ط غ ا ت ا ل أ م ن وهذا ا ل أ م ن هذه ا ل ك ل م ة كثيره عليهم والله هؤلاء المجرمون هذا ا ل ب ل ط ج ي ة النظام هذا ا ل ت ح ب ي ر اهلا ل صالح ل ذ ي ي ع أ ه ن في مصر ب ل ط ج ي ة النظام مش حاشاهم عندهم شوية مرؤة عند الحمية ما ما حمش لكم من شوية شوف البلطجية البلطجية أنا البلطجية هؤلاء أحيانا النخوة بانتخي البلطجية هؤلاء النساء البلطجية البلطجية الزعران اللي تعونها كأبو حمش وأبو عنتر وأبو رياح وأبو كذا أقول لكم هؤلاء البلطجية هذا النوع بلطجية على على أقول بيستحي بيعتدى بيعتدى بيوت كأبو وأبو وأبو وأبو يكون كتير حتى ده قد عند عنتر أعرف تخذ لا يعتدون على البيوت لا يروعون ع على ت د و ن النساء لا ي البيوت لكن ب ل ط ج ي ة ا ل ط غ ا ة يفعلونها ممكن ذاك لو وجدت ش غ ل في الشارع ي أ خ ذ ه ا ممكن ممكن م ي ع لكن ل من الذي يتجرا على أ ن يرعب ا ل أ م ه ا ت يرعب النساء يخيف ا ل أ ط ف ا ل من الذي يتجرا على هذا الفعل الدنيء ب ل ط ج ي ة النظام بلطجية الطغوط. هؤلاء البلطجيه هم الذين ي ت ج ر ؤ و ن على هذا الفعل الدني لأنه ربوا على الطغوط الطغوط الطغوط وأن حياتهم الطغوط. وأن حياتهم حياتهم ربوا عبادة ه م لا يعرفون الا و يعرفون الى تنفيذ اوامر الطاغوت وطن ما وطن مصلحه بلد ما بلاد ما يعرفون لذا ك م ي ت ج ر ؤ و ن على فعل ا ل م ك ر ا ت فعلوا هذا في تونس هذا, العمل. هذا الجنود شان الشياطين هذا فعلوا ارعب الناس لكن في مصر يعني كان خ ط ة يعني شملت جميع المدن ا ل م ص ر ي ة خطة شملت المصرية شملت جميع المدن يعني بحس في س ا ع ة و ا ح د ة الناس كلها تشكو امونا من ا ل ب ل ط ج ي ة طيب سبحان الله ا ل ب ل ط ج ي ة واحد عشر عشرين الاف مش ممكن ي م ن ا ي ن ا ت و ا هؤلاء مش ممكن لذلك الناس ت ف ط ن ت ل ه ذ ه ا ل خ ي ا ن ة الامس قالوا بنرجع د ا ن ا ل ش ر ط ة م ر ة ثانيه ة ذ ا ل ل ب ل ط ج ي ة ا ل ب ل ط ج ي ة النظام ن ر ج ع ن ل ب س ه م بدلتهم ا ل ع س ك ر ي ة ن ق و ل ن زول الشارع يومينهم و يروبوا بالناس فقدوا ا لكن ش ع و ب بهم فقدت الثقة اهلنا ل ل ن ح ي ة ا م ن ي ة فقدوا ا ث ق ة للبلطاجية بهم ا ظ م لكن أهلنا في مصر ماذا فعلوا قسموا أنفسهم قسمين ه و ذ انفسهم أ ا هذا علامة على زكائهم وأن الحمد لله يعني أهلنا أقول وأن لك على لله ي في مصر في ممتاز زكاء ق م و ا أ ن ف س قسمين قسم يحمي من المخابرات والشرطة السرية يحمي من المخابرات البيوت بلطاجية والشرط وقسم يتظاهر ضد هؤلاء هذا الطاغوت كان يريد ان يسحب الكل لحراسه ة البيوت كان يريد من ذ ه البيوت ع م ومن ل ل ي ة هذا ا ش غ ومن هذا البلطجة ا ل ب خ ة هذه كان يريد أن يسحب الشعب كله كان الشعب الشارع أن من يريد يسحب ي ي يقف ي خ ل كل واحد ضد ب ه الله حارس تحت عنوان احرصوا عنوان سبحان عورة نفس بيوتكم بيوتكم إن بيوتكم عورة. سبحان الله. نفس المنافقين نفس ا ل م ن ا ف ق ي من قبل قالوا ان بيوتكم عوره ة ن ف س تنادوا اليوم قال بيوتكم عوره تحرق اذهبوا ع عليها ت د ى ف ا ح ر س و ه ا اتركوا ا ل ص غ و ر اتركوا الميدان اتركوا ن ف سبحان الله نفس الكلمات نفس الكلمات يكررونها بيوتكم ع و ر ة ا ل ب ل ط ه ي ه حجموا عليكم فكان الغرض أ ن يفرغوا و الشارع ويصفو ا ا ل أ م ر ل ل ن ظ ا م و ل ل ط غ و ت وبعدها يسترد عافيته ويخطط ر ج ع ي وينظم ر ج ع بعد ي كيف يذبح الناس وكيف يستاصل العباد ك الحركات ن له الله بإذن فبالتالي مثل النظام لكم الخبيثة شوف أقول ر ي ة هذه ل العربية م خ ا ا ر ت ن دنيئة ي ئ ة د ن ي ئ ة لا يهمها من ا ل أ م ر سوى ح م ا ي ة الطاغوت ونظامه شعوب ماتت شعوب حياه ارض راحت بلاد ضاعت ه والشهوة والنظام يعرف لطة الضعف عندهم أن تشبه شهواتهم شهوة البطن وشهوة الفر. خذ هذا م والنظام والنظام مال والطاغوت الطاغي الضعف البطن الفر لطة أن يعرف تشبع خذ ينطقون ا ل من يؤتى معهم من هذين الطريقين والضعفاء من ج ه ة ش ه و ة البطن والفرج يؤتون بهم الطاغوت يعطيهم ما وهم يدخلون في عبادة عبادته لكن هذا كله عم يكون على حسابه يعني الأمة وعلى حساب المسلمين لكن نحن نعود ح ن ن ونقول الحمد لله أ ه ل ن ا في مصر مشوى مشو ج ي د ة وسبحان ي ي ع ن الله الذي كنا نريده حصل ي الثاني يكون أشد من اليوم الذي و م من قبله أشد ل ان تكلمت حول الموضوع قبل ع ي ي هذه اليوم الأمور لهذا الموصل حتى الكلام مسجل حتى ع ن ي م ج و و د ا ل ح د لله فأن اليوم الثاني ي و م ا ل ينبغي أ ن يكون أ ق و ى من الذي قبله واليوم الثالث أ ق و ى من الذي قبله وهكذا وحينئذ النظام ينهار مهما كان عنيفا وشريسا وهذا الذي حصل هذا الذي حصل في تونس وهذا الذي حصل في مصر يعني الآن هو هذا الخبيث يريد أن يضمن الآن أن هذا اللامبارك هو انسحاب كما لكم قلت يريد أن يضمن ان س ح ا لا ب يخرج ع تعقبه ق ب ه هذا الذي يريده فهو أو يريد أن لا مساءلة الذي يريد ي من هذه ا ل و ر ط ة لكن كيف يعني لا يريد أ ن يخرج ثم يلاحق أ م ن ي ا و م س ا ء ل ة وقضاه والانتربول والمجرمين وتعال انت سرقت وقتلت لا يريد فيريد أ ن ينسحب لكن تحت غطاء يحميه بعد الانسحاب يريد يحميه غطاء بعضا لانه ذ ل ك هو ع م يدور على طغاط وعساكر م ج م ا ع ت و خ ت يؤخر ا جماعته, وختياري من جماعته يحموه بعد الانسحاب إذا انسحب سواء طلع البلاد أو أقل شيء أن لا الملاحقة لماذا؟ لأنه ترك الفريق الذي يدافع、عنه. هذا عمر سليمان والإصابة انت بايته هذا الذي ر برك ترك عمر ي يحموه شيء يعني ي ه له لأنه عنه من أن بعد طلع تحصل أو أقل فرار هذا هو هذا لأنه أي أطمع في ابن هذا ج م ا ل و ابن تاي اغسلت ح ر ا م ي ة لصوص ن ه بو ا مصر ص ر ق و ا مصر يعني مصر ب ق ر ة حلوب لكن ن ش ف و ه ا مصر بلد الخيرات بلد ب ق ر ة حلوب لكن ن ش ف و ه ا حتى اصبحت م ن ك ث ر ة محلى بوها اصبحت ت ن ز ف د م ا ء من الطمع اصبحت ل ط م ع ت ن ز ف د م ا ء ماتنزل حليب خلص ا ل حليب خلص ساتنزل دم عنده ا ل ر ح م و ل ا شفقة لا رحم ولا ش ف ق ة لا على ب ل ا د ولا على عباد يا عيني يا مصر مصر بقولوا عنها أ م الدنيا أ م الدنيا مصر و أ ن ا ذهبت لمصر أ ن ا ا ل آ ن أ ك ل م ك م وعقلي وذهني في شوارع مصر أ ن ا ذهبت لمصر و أ ع ر ف ا ل ق ا ه ر ة شبرا شبرا وهذه ا ل أ ح د ا ث شو اسم هذا ميدان التحرير أ ع ر ف ه يا ما جلست فيه يا ما أ ع ر ف هذه ا ل س و ا ر ا كلها أ ع ر ف ه ا مصر ام الدنيا لكن انظر هذا الطغاه جعلوها آ خ ر الدنيا جعلوها صفرا على الشمال نزعوها من قلب ا ل أ م ة فنحن نفرح ا ل آ ن أ ن ه ا هي مصر تعود ل أ م ت ه ا تعود لحضن ا ل أ م ة ا ل أ م ة تحتضنها من جديد وهي تحتضن ا ل أ م ة ل أ ن مصر كبيره ة م م ق ا ا مقام ا ل ح ض لذلك قلت لكم و أ ع ي د أ ن الذي حصل ويحصل في مصر ب إ ذ ن الله س ي ن ح ك س على ا ل م ن ط ق ة ا ل ع ر ب ي ة كلها بإذن الله وهذا الذي يقلق الآن هذا الذي يقلق المجرمين هذا الذي الآن المجرمين فنحن الله الضغاة الحمد يقلق يقلق يقلقهم لله ي ع ندعو ي ن ل أ ه ل ن ا و أ خ و ا ن ن ا في مصر ونسال الله ان يثبتهم و أ ن يقويهم مثلما ا ل ط غ ا ة يتواصون فيما بينهم نحن نقول ل أ ه ل ن ا في مصر شدوا الهمه شد النصر صبر س ا ع ة انتم ل ص صبروا ر ساعة أ ن يعني قاب قوسين أ و أ د ن ى من النصر اصبروا اصبروا الغلبه ب إ ذ ن الله للشعوب إ ن صدقت الله عز وجل هذه ا ل أ م ة مر عليها ط غ ا ط و ف ر ا ع ن ة و ج ب ا ب ر ة أ ي ن هم خطب للنار أ ك ل ه م الديدان نهشتهم نسال الله عز وجل أ ن يزيه بما يستحق لكن بقيه الشعوب بقيه ا ل أ م ة بقي الاسلام إ س ل م بقي ا ل إ في ازدهار وتوسع نسال الله عز وجل أ ن يخويهم و أ ن ي خ ب ر ه م و أ ن يعينهم و أ ن يثبتهم أقول ال... أنظر آه أهلنا نسأل أن قتل لنقل يقبلهم وجل وجل الآن الله نسأل الله يقبلهم يعني مش من مئتين أن نحن نحزم من لكن نفرح من、جهة. نفرح مصر مات شهداء شهداء شهداء في عز عز مش مشكلة أنهم جهة جهة كما قلت لكم يعني أ ح ي ا ن ا حادث منه مئتان ثلاثمئه واحد حادث, حادث مرور لما كم قطار هذا النظام الفاسد هذا كما كم بسبب سوء إ د ا ر ت ه حوادث القطار يموت فيها مئتان ثلاثمئه واحد من أ ه ل ن ا في مصر ع م ا ر ة انهار على أ ه ل ه ا تقتل مئتان ثلاثمئه واحد كم م ر ة سمعنا مثل هذه ا ل أ خ ب ا ر نحزن لكن مئتان ثلاثمئه واحد ي ح ي و ا ل أ م ة في م ش ك ل ة صدقوني لقد و ت ل أهلنا في مصر ألف أقول أهلنا من مصر هم الرابحون ه في شو أ الأمة أهلنا بإذن الرابحون الله آلاف هم ثم تحية عشرة قتلنا في ا ل ج ن ة قتلانا الجنة في وقتلاهم في النار ذ ل ك أ ن ا أ ق و ل للشعوب كلها هذا الكلام الذي أ ح ك ي ه بخصوص شعب ا ل ح ك ي ه ل أ ه ل ن ا وشعبنا في سوريا تحديدا ولشعوب ا ل ع ر ب ي ة كلها التي يحكمها الطغاه اما أ ن تحيوا اعزاء واما ت ان ء إما أ تموتوا ت و ل شهداء حينئذ ا ل ط غ ا ة سيولون الدبر ا لكن ط غ ا الدبر ة سيولون ل أ ه م شيء أ ن تضع الشعوب نصب عينيها إ م اما حياة الأعزاء إ أ ن نحيا ح ي ا ة ا ل أ ع ز ا ء أ و نموت موت الشهداء د ا النبي صلى الله لما ا ء صلى عليه وسلم ل شخص الداء ق ا ل ت ت ك لك ب ع ل ي م ا ل أ م م كما تتكالب ا ل أ ك ل على قصتي ق ص ع و ا ل ن ا س ت ن ز ل في ه ا ن ح ش قالوا ا م ن قلتي نحن يا رسول الله قلتا ا ق ل كثير كثير ل ت ا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا و ك ر ا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا قلتا ق ل ا قلتا ق ل و ا ء أ ن تحب الموتى في سبيل الله اطلبوا الموتى توهب لكم ا ل ح ي ا ة اطلبوا الدواء أ ن تحيا عزيزا أ و تموت شهيدا هذا هو الدواء. إذا وتبعتم أذناب الدواء تباعتم بالعينة البقر بالعينة أنواع المعاملات الربوية وتبعتم أذناب البقر هو وتبعتم نوع وتبعتم تبعتم من اشتغلتم بالزرع و ر ض ي ت م ب ا ل ز ر ع ت ب ع ت م أ ن الجهاد ب ا ب بالزرع بالزرع ق واترقتم ر الرأي وراضيتم اي اشتغلتم ا ل في سبيل الله ص لا ل ل ل ه ع ينزعه ك م ذلا ا خوف وخور و لا ي ن عنكم حتى ترجعوا إ ل ى دينكم ترجع الى عزتكم ت ر ج والدفع و ا الجهادة على على الحياه الملؤها ا ل ح حصل هوان حصل ا مباشرة في مباشرات وذل ا ا يعني أن جسد هذه أ م لم المخدرات ة تعد تؤثر بها هم لهم عقود يضخون التخدير يخدرون هذا الجسد الكبير يبثون المخدرات يخدرون يخدرون ا ل أ م ة كلما استيقظت ي ع ن ي أ ع ط و ه ا ج ر ع ة من المخدرات ناموا ن ا م ولا ا و تستيقظوا ف ت ن ة ف ت ن ة دعم الله من أ ي ق ظ ه ا ناموا ن ا تستيقظوا تحصل فتنه فتنه تحت عنوان ف ت ن ة ف ت ن ة أ د خ ل الناس في فتن وأنام الأمة دهرة لكن نقول هذه من مع خلص ونسال أ ا م د الله ن عز وجل أ ن يتمم بالخير و أ ن يعين على الخير و أ ن ينصرنا بدينه وأن ينصر دينه ن ب اللهم ا آ م ي ن اللهم آ م ي ن ص ل ى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آله أ خ و ل ك ش ر ي ي ق و ل لعل و ولعل ان يكون بدل ي ح هذا ذ ل ك ي ع ن ي ع ف و ا ه و هو ي ع ن ي ان يكون بدل هذا الكلام انظر م و ق ع ه م أ ي ن هم ه ذ ان ا ل ذ ي ي س أ ل و ن أنه ا ل بدل ي سيكون أسوأ ل ا أنا أ ق و ل لكم أ و ل ان البديل ل يكون أسوأ هذا ه و ح د ة ا ل أ م ر ا ل ث ا ن ي ه ؤ ل ا ء ان ل ذ ي ي ق و ل و ن هذا الكلام أ ي ن م و ق ع ه م ه ل هم في الصدارة هل هم أ م ا م الحدث أ م قابعين في ا ل غ ر ف ومغلقين ا ل أ ب و ا ب ط ب ع اعذارهم ك ث ي ر ة طبعا ستكون النتائج يعني غير م ر ض ي ة مئة ب ا لما ئ ة ل م ا ل أ خ ي ا ر يعتزلون طبعا طبعا طبعا الشيطان طبعا بدي الشعوب البديل العلماء عن لما أنا وهؤلاء والأخيار والفضلاء أتخلى يتخلى يتخلون يتخلون حينئذ سيكون هو وهذا البديل الذي يخافونه هو قل هو من عند أ ن ف س ك م بسبب من عند أ ن ف س ك م بسبب من ن ع د يعني أ ش ع و ب خامت و خ ل ت لك تفضل يا شيخ لكن ت ت خ ل ت ع ن ه ولو جاء البديل ليس كما نحب م ئ ة ب ا ل م ئ ة قل هو من عند أ ن ف س ك م جاءتكم الفرص الناس الفرص أنتم خذلتم الناس خذلتم لكن هذه لماذا سيكون بديل أ س و أ أ ي ن أ ن ت لماذا ما تكون أ ن ت البديل لماذا ما تكون أ ن ت البديل هذه س ا ح ة ف ا ر غ ة الان آ ن س ا ح ة ف ا ر غ ة تفضل انزل انزل الشارع تعمل لي خ ط ب من ورا ء القنوات من ورا ء الشاشات انزل الشارع و ح ك ي مع الناس عبئ الناس ثبت الناس ل أ ن كل اللي بتكلم ي زنادق و أ ل م ا ن ي ي ن وكلام فاضي مي وخدنا ف ي ه مش م م ك ن ان يكون هؤلاء ب ن ث ل الشعب المسلم المصري ا ل أ ب ي مش م م ك ن لكن جماعتنا دخلوا الغرف في ا ل ن ه ا ي ة وجدنا نساء فاضلات محجبات و م ن ق ب ا ت ع م ا يصيحوا ي ص ر خ و ا أ ز و ا ج ه ن في السجون السجون ا ل م ص ر ي ة في مقابل قارب عشرين ثلاثين أ ل ف موحد انظروا ما حد احد يذكرهم عشرين أ لا ف موحد ه ما أحد يذكرهم من هؤلاء الزنادقه لا ذ ا اسمه ا شو لا من الغرب هذا ا ما ل ب ر ا د د يقارب ما اسمه عندي أحد اسم بغض الطرف أحد ي ذ ه أنه في سجون في ي مصر ما ا عشرين ثلاثين أ ل ف شاب موحد يقول لهم عشرات السنين لهم عقود هذا ع ب د الزمر هذا البطل له كم س ن ة له ثلاثين س ن ة اخوانه ل آ ن لهم ثلاثين س ن ة ما حد يتكلم عنهم ولا عمي ش س ش ر ط ه م انت بدون مش بشر ما لهم أ ه ل ما لهم ولاد ما لهم نسوان ا ل آ ن النساء ضبط يعني طفشوا على السجون ب د ي ي طلعوا الناس يعني م ا احد يتكلم عنهم ليش لانهم مسلمين لأنهم... حتى الاخوان المسلمين ه ما شي ن ه افرج عم ن واحد الاخوال ا من م م ل ل س ياتي ن هذوق مش م عشرين ن الف ا ش بسيرتهم م أ ح د ه م قضى عشرين س ن ة في أ خ و ه قلت لكم عشرين خمسه عشرين ثلاثين س ن ة ا ل آ ن لهم في السجن قابعي ن أ خ ذ ت نسوانهم طلت ل ا ء عصبت نسوانهم و أ ق و ل هذا حقهم الله يقويهم نساء مقبات يعني ه ذ ي يجوز احدنا يقول يا أ خ ي شوط ل ع ه ذ ه ا ل م ر ة هاذي زوجها في السجن يقول عشرين ثلاثين س ن ة ابنها في السجن أ ن ا لا الومها ما الومها معلومها حقها تطلع دافع عن زوجها عن ابنها ل أ ن و ل ل أ س ف الشيوخ سكتوا ش ي و خ سكتوا هذه ا ل م ر أ ة من حقها تقول زوجي ومن حقها تقول ولدي من حقها أ ن تبكي أ خ ا ه ا و أ ب ا ه ا وزوجها من حقها أ ن تبكيه إ ذ ا في مثل هذا الموقف ما ب د أ ت س ع ى ل الافراج عنه متى؟, متى ستسعى خذلناهم خذلناهم اخر ش ي ل نساء تكلمت نساء تكلمت النساء صرخت ياعي بشوم ياعي بشوم عليكم ياعي بشوم عليكم يعني ترضون ا ل أ ن ف س ك م الغرف غ ر ف ا ل م غ ل ق ة والغرف ا ل و ث ي ر ة ثم النساء يخرجن ياعي بشوم ساغل السلام السلام والله لو أردنا أن فيها لها معنى كبير. الله الله لو كبيري نفكر كبير أن أن معنى نص نص يعفوا عنها نص نسال الله, الله السلامه لكن لا بد للحق يعني مصر ل ل إ س ل ا م و أ ه ل ه ا مسلمون شوف مهما ابتعدوا شعب و ف ش المصري شعب ا ل ف ط ر ة خليني أ ق و ل لكم أ ن ا أ ع ر ف ه م وجالس مع كثير من المصريين ولي أ خ و ه هنا زملاء من المصريين أ ك ث ر من السوريين أ ع ر ف شحب على ا ل ف ط ر ة موحد على الفطره إيه فبالتالي أ ق و ل لكم هذا شعب متدين عن ا ل ف ط ر ة حتى لو ذهبت به المذاهب صدقوني عم يبحث عن واحد تاني. أهم شي عندهم أن يوجد الفطره المصري ويحرمه ي ل أ ن ه م يعلمون أ ن هذا الشعب مسلم ب ا ل ف ط ر ة مهما كفرته بين عشيت وضحى يعود ل ل إ س ل ا م وهذا المنافق البرادلي صار عرف صار يصلي مع الناس في هذا صار يصلي مع الناس أقام الصافة فالتالي التحريق يصلي هذا معهم البدان صار الناس مع أقام مسلم شعب مهما ذهبت المذاهب لكن نقول مصر م س ل م ة وشعبها مسلم وستعود ل ل إ س ل ا م د و ل ة ونظاما وتشريعا وحكما والمصريون سيعودون الوصف بإذنه تعالى ويعني الإسلام بهذا تعالى الأيام بيننا لذا كم يخافون قلت لكم من هذا الأمر إلى كذلك قلت لكم كم من بإذنه ذ لذلك ك ه ا ا م ع قالوا نحن ا ل آ ن كمن يمتطي نمر لا نعرف إلى أي و الى د يعني يأخذ به شبه ا ش ع ب المصري ل إ اي ل لا ن م ر م ك ن قال واد هو له ظهر موقف ولا و أمريكا نمططي النمر قال نعرف أن أي نستطيع نستطيع الآن لا لا ا إلى سيأخذنا الإسلام يأخذنا حينئذ يمكن أن نؤيده أن أن نخاف واد ما إلى حتى لو كان الشعب ه ذ المصري ب ك وقاح حكوها قال لا ي ك يمكن ن أن نمططي ظهر النمر يعني لا يمكن أن م نؤيد ظهر لا الشعب ا ل الآن شبهه بالنمر شبه الشعب المصري بالنمر قال حتى نشوف إلى أين في أي واد、سيقف. إذا وقف مع الإسلام ما إلى سيرسل نشوف أين شبهه شبه مع م في أي سيقف ي وقف حتى كله ن أن نؤيده حتى و كان ك الشعب المصري ل ولو استدعى ا ل أ م ر أ ن نبيده ي ع نحن ي ن منشارك في إ ب ا د ت ه خياره الإسلام م نحن نبيده من ب ه ما فيه ف بشكل الله سلامه و أ نفعل ي ع و ن وعنكم ا ا ويزعكم ل هذا خيرا كما قلت لكم وحبز نحن مع أهلنا في مصر وقضيتهم مصر كما تضامنا أهلنا لكم ك مع قلت وحبز و نحن ينبغي أن نفعل ه ذ الحدث ا بين ا ل ن ص ي ح ة بين التوجيه بين التثبيت بين لأنه نحن جسد واحد لا يمكن أن أحدنا يتفرج على أهله في مصر يقول أنا يتفرج في يقول مصري لست مصر على وأنا أقولها وقلتها ا في هذه ا ل ن و ف ة مرارا ومن يجلس معي أ ق و ل له قلت له اسمع احيانا يرونني يقول أ ن ت مهتم ب ا ل ق ض ي ة ا ل م ص ر ي ة أ ن ت يا شيخ سوري ولاش مهتم في مصر قلت له اسمع إ ذ ا عم تحدثني في هذا المنطق أ ن ا مصري وسوري و ل ي ب ي وتونسي وجزائري ومغربي و أ ر د ن ي وفلسطيني وسعودي وصومالي وباكستاني وشيشاني وكشميري أ ن ا كل هؤلاء أ ن ا كل هؤلاء ومن حقي ان اتكلم أ في كل هذه البقاء لان هؤلاء مني و أ ن ا منهم نحن جزء واحد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد كرجل واحد مش عشرين رجل نحن نحن رجل واحد ا ل أ م ة كلها المليار ونصف رجل واحد كرجل و اذا ح د إ اشتكى عينه اشتكى كله اشتكى رأسه اشتكى ك رأسه لا ه ا يمكن الا ان نكون كذلك ل ان انا ي م ك لا اقبل ان يقول هذا حدث مصري والمصريين لا هذا حدث كل مسلم ما اقبل هذا التقزيم هذا الفصل بين الشعوب هذه سايكس بيكو فرقت بين, بين, بين, بين, بين الاهل وال... لا هذه ا ا ل ط غ ا ة يقاتلون ويوالون على سيكسبيكو على هذه الحدود الجغرافيه ة أما نحن لا نحن يعطر ب اما ل ع ع ي تساوي د لا نحن د ي بصل م ع ة لا ت ا سايكس بيكوalling المستطمعة نعتر د ي بصل م ف ن من ة بصل الصعيد ح ى البصل بجوز ك ث ي ة بها ص ل ل معفنة ع كثيرة ي م ل ليس إلا د واحد واحدة أم أ إن أن أكون كذلك لا يكن م إ ل ا أ ن نكون كذلك وبالتالي من حق أ ه ل ن ا و أ خ و ا ن ن ا و أ ب ن ا ئ ن ا وشعبنا الابي في مصر أ ن نخصه دائما فيما في في يخدمه في ه بتوجيه لأنه أحيانا قد نرى نحن أمورا هم لا يرونها فيما يصيحة بتثبيت أحيانا بكلمة أمورا لا داخل الحدث نحن ل أ نرى ن قد ل أ ن ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن في م ك ت ق ي د ا ن ا ل ت ح ر ي ر ل ي ن هناك تقرير ومي... لان هناك تقرير لان ه ا على ا ل أ ح د ا ث أول ب أ و ل م م ك ن أ ن ت ف ي ا لان هناك ت ر ي ر لان ه ن ا م تقرير ن هناك تقرير لان هناك ت ي ر لان هناك تقرير لان هناك تقرير لان ه ا ك تقرير لان ه ا ك تقرير لان هناك تقرير لان ه ا تقرير لان هناك تقرير لان هناك ت ق ر ر ر ر ا ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر بحكم يعني المتوفر لديك ا ل آ ن ما لا يرونهم هم ما لا ي ر و ن هم فبالتالي من حقهم علينا ا ل ن ص ي ح ة و هم منا ونحن منهم لا نقبل شوف يا اخوانا ن جزاكم الله خيرا هذه الولاءات ا ل و ط ن ي ة التي فرقت الشعوب أ ق و ل الشعوب المسلمه ة ت ح د لا تلتفت اليها لا تساو ب ص ل صلاة صدقوني الشعوب عندما ترقى لهذا المستوى حينئذ مش ممكن ينفرد فينا طاغيه ة ذلك المجتمع المصري التونسي له المجتمع الجزائري والمجتمع وكذا الطاغية لكن هذه ثقافة يعني هذا داخلي هذا عندنا هذا الني الخارجية السوري له على لكن وجرح وزير يضج حينئذ يصعب يعني شأن هذه أدري هذا العجل. لعلكم سمعتم كلامه هذا ا ل وزير ا ل خ ا ر ج ي ة السوريه ة تكلم ويا ليته ما تكلم قال يعني نحن ن ت ا ب ع ا ف و ب يتكلم هكذا وكل ك ل م ة م ح س و ب ل أ ن المخابرات تحاسبه على كل ك ل م ة قال نحن نتابع بقلق نتابع ما يحصل نحن مصر في ويعني و ن ا س ف ل هذه الدماء التي حصلت ك ا ن هم براءه ما م يقتلوا الدماء هم مجرد تدمر, هذه مجرد تدمر في داخل السجن قتلوا أ ل ف أ خ من ص ف ة ا ل أ خ و ة م ج ز ر ة حماه قتلوا فيها أ ر ب ع ي ن أ ل ف في, في, في يوم و ل ي ل ة و ا ح د ة في عهد الهالك هذا حافظ ا ل أ س د أربعين ألف قتلوهم في م ج ز ر ة حماه لكن الذي ساعدهم وقت ئ ذ ن ن ه ما كان في هذا الاعلام ولا كان في الانترنت ولا كان في هذه الفضائيات و ب ا ل ت ا ل ي ج ر ي م ة تمت بتعتيد ف نحن نأسف لهذه ل ا م مش ا داخلي شأن داخلي لا نتدخل به. هذا عندك ايها الفرخ ايها العبد هذا عندك شأن داخلي لكن عندنا مش شأن داخلي هذا شأننا كلنا شأن السوري وشأن الاردني والفلسطيني والتركي ء لكنه نتدخل للطغوط لكن عندك عندك شأن شأن شأن شأن شأن وشأن به ش ا ه ت ا ل أ ط ر ا ك قاموا خ و اهل ن ا ا ل أ ط ر ا ك المسلمين في تركيا قاموا غضبا ل أ ه ل ه م ولاخوانهم في مصر نعم أخوة ا ل ل إ س ا م أ خ و ة ا ل إ س ل ا م قل هذا شان أ ن د خ ل ي ش أ داخلي عند ثقافتك أ ن ت يا عبد ا ت ف ا ق ي ة سيكسبيكو هذا عندك ش أ ن داخلي أ م ا عندنا هو ش أ ن ش أ ن كل مسلم في العالم كله ا ل ا م س هنا ق ي م ة م ظ ا ه ر ة تضامن مع أ ه ل ن ا في مصر في مصر امام ا ل س ف ا ر ة ا ل م ص ر ي ة لعلكم أ وسائل و ا ل إ ع ل ا م أ ط ل ع ت ك م طلع الباكستاني والهندي والبنغالي و ا ل إ ن ج ل ي ز ي والعرب كلهم طلع بما فيهم ا ل أ خ و ة ا ل م ص ر ي ي كلهم طلع, ما فيه طلع هذا الجنسيات فيه ط هذا ا ل كلها خ ر ج ت الباكستانيين والبنغاليين والشيشانيين و ا ل ف ؤ ا كل الجنسيات طلعت حدث وقد اسم ع م المسلمين كلهم ويمكن أ ن نتفرج على هذا شان داخلي, شأن داخلي عند الطغاه ط فنصر ا ل ل سلامه ونسأل الإسلام المسلمي سؤال الله خلا الله الله الحبيب الله الله الله على الحق الحبيب عنا وزاكم يا بارك شيخنا بارك وزاك خيرا يا شيخنا وعنكم وأن يعفو وبرك وأن أن ينتبت ينفع عندي خير فيك فيك فيك فقط بك بك إ ن كان ذ ل ك وقت أ و لم تكن متعبه يمكن أ ن تجاوب عليه شيخنا وهو ا ل آ ن في ما يحدث في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة من طورات قد آآ آآ نرى ب أ ن بعض الشباب يقومون بحاق نفسهم وبذلك يشعلون تلك الطورات وبعض العلماء والمفترين ب ع ض ا ل الذين ت س ط ر و ن المجالس والفتاوى في ا ل أ م ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل م س ل م ة قاموا بعدم جواز هذه المسائل كحرق ا ل أ ن ف س و أ ن هؤلاء الذين يحرقون انفسهم هم كفار ومخلدون في النار فاستدلوا ب الحديث الذي ت ب ت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قتل نفسه ب ح د ي د ه ف ح د ي د ت ه في يده في نار جهنم ي ج أ ب ه ا بطنه خالدا مخلدا فيها أ ب د ا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أ ب د ا ومن ترد في جبل ف إ ن ه يترد في جهنم خالدا مخلدا فيها رواه البخاري ومسلم فهل ي ا رواه ا ب خ ا ر ي ومسلم ف هم ل الشيخنا الحبيب هؤلاء الذين يحرقون ن ه ف س الذين حرقوا ن ف س ه مخلدون هل هم م في النار وكفار ولا تجوز الصلاه ة ع ل ي م واستدلوا ايضا في عدم الصلاة عليهم د م ا ص ل ل ا ة ع بالرجل بالحديث الذي جاء جامد في في مسلم صمرة في عن بن أنه قال اتى ل النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه ب م ش ا ق س أ ي س ا م من ح د ي د فلم يصل ي عليه فهذه الشبهه التي الآن تطرح بين النساء والمسلمين في م س أ ل ة خلود هؤلاء الذين يحرقون نفسهم هل هم مخلدون في النار و هم ل ه كفار ولا ت ج و ز ص ل ا ة عليهم أ م هم أ ص ح ا ب م ع ص ي ة و كبائر بالكبائر ولا يخلدون في النار وأعتذر على السؤال ا ولكم ل عليكم الله ا وبركاته يا م ورحمة شيخ س الذي اريد أ ن أ ط ر ح ه لهذه ا ل ح ل ق ة هو ليس سؤالا ف ق ر ي ا بل يتعلق بهذه ا ل م ر ح ل ة و ا ل ا ا ل ت ي تقع فيها بدون شك فما ع ي د ن ا عليك يا شيخ انا يعني انت من متتبع ا ل أ ح د ا ث ومن الذين يباشرون الحجر لذلك أ ر د ت ان ا س أ ل ك سؤالا ً وماذا ت ق ر أ يعني في, في ما يقع و ا ل م س أ ل ة يا شيخ التي أ ر ي د ان ا س أ ل ك فيها سمعت اليوم في احدى القنوات التي تنقل أ خ ب ا ر ل أ ن أ ح د أ ر ك ا ن الجيش المصري وهو متقاعد ويقيم في أ م ر ي ك ا سمعت انه قال أ ن هناك طائرتين م نزلت طائرتين ن في مطار ل م أتذكر أظن القاهرة المدينة م في ح م ل ة ب ا ل أ س ل ح ة ا ل م ح ر م ة دوليا المحرمة د ومع ل بأسلحة ي ا ح ر م مسيلة م دوليا د وبقنازل و ل ل و ا ل غياب ا ز ل ي المسيلة القنازل للدموع غاز أيضا الأمن في يعني رجال ا ل أ م ن في هذا اليوم وهاته الصرخات و ا ل ن ه هو ا ل س ر ب الذي يحمل هذه اليومين بعد أ ن غادر رجال ا ل أ م ن ويستحسن أ ن يسموا رجال القتل وليسوا رجال إليهم الأمن رجال امن, أمن إنما هم رجال قتل غدا يقال أ ن ه م سيعودون إ ل ى ا ل س ا ح ة و إ ل ى الميدان يا شيخنا ما في ما الصورة تقرأ هذه ولكن هناك اشاره المسلمين ا في ا ل ت م س ل ت ي ن بالسلاح ولكن يجب ان ل س ا ك و ن هناك ر اشاره ل ل المسلمين في المسلمين ر ع ب ج يتناحى وكذلك أ ن يلحد و أسعدني اسعدني ل الموضوع قلنا ي في حقيقة و وهذا م اليوم خروج علماء من ا ل أ ص غ ر وهذا يعني يمثل ع ن ي ي ن ي ن ق ل ة في فعل العلماء يعني خرجوا وشاركوا الناس أ ر ي د ي ا شيخ ت ع ل ي ق على هذه الامور وهذه المستجده وشكرا لك قبل كل شيء يا شيخ الحبيب. الله فيك شيخنا الحبيب بارك الحبيب أبا بصير وبرك بياكم الحبيب أطلب الله شيخنا التفتصي الله الأخوة حياكم والله جميعنا سؤال يا فيك أسألك سألني الأخوة هو في جميع أخي شيخي مني لينا أن أحد السلام في مصر أو ا ع يعني ل بالثقية النظام التضغوط لنظام الأخذ بالثقية النظام م مصر فما حكم ا هذا النظام هو يعني هذا ا ء يأخذون خشية خشية هو ؤ ا ب ر ر ك فيك ك الله ا عليكم ك بارك فيكم نظاركم م الحمد الحمد أرحبا بطيبين أرحبا ب الله الله خير لله لله أ ر سؤال بأخينا أبي عبد نحن ت م أ ه ل ان وطعتم سهلا ح ن إن شاء الله نود أ ن نسمع من أ خ ي ن ا أ ب ي عبد الرحمن أ ي ض ا يعني اثر هذا الحدث الهام في مصر على أ ه ل ن ا في غ ز ة كيف استقبلوه وكيف انعكس او سينعكس عليهم وعلى معاشهم وعلى حياتهم كيف استقبلوا مثل هذا الحدث إ ن شاء الله نسمع من أ خ ي ن ا أ ب ي ع ب د الرحمن بعد أ ن نجيب عن المسائل التي وجهت لنا نحن أ ن ك ر ن ا هذا الفعل ونصحنا شباب ا ل أ م ة أ ن لا يفعلوا ذلك ولنا م ق مقال ا ل ة ح ب ذ من اخواننا من يستطيع أ ن ي أ ت ي برابطها عن عليها أنفسكم كتبنا ذكرناها لكن أنت أنها لكن المنتحر ما مه مه حرام هم لها أيها الشباب لا تحقوا كتبنا فيها وهذه الحديث التي أتيت عليها لكن أنت سؤالك لا أن هي حرام قولا واحدا آه لكن آه سؤالك يعني هل وهذه أتيت هي شك ق ا ت ل النفس خالد مخلد فيها في النار أ ي ب م ع ن ى على وجهي انه مخلد في النار على وجه الكفر والتكفير و أ ن ه من أ ه ل الكفر والخلود في النار على ا ل وجه التحقيق و ا ل ح ق ي ق ة أ ق و ل لك لا الانتحار ك ب ي ر ة ع ظ ي م ة كبائر لكن ليست كفرا ولا ناقضا من نواقض الايمان ولا ناقضا من فالحديث تقول لي خالدا مخلدا فيها أ ب د ا على م اقول ذ ا يحمل أ لك يحمل على الترهيب بيان عظم الذنب ب ي ا ن عظم الوعيد ش د ة العذاب لكن لا يحمل على الخلود الذي يحمل على الكافر المشرك واحدة ثانيا يحمل على هذه تصرفها ق و هو ل لي ل ما ا ا أقول و لك سؤال ك ج ه ن ك قرينة شرية تصرف هذه الدلالة تصرف الدلالة هذه عن دلالتها ا ل م ك ف ر ة أ ن صحابيان فاتني ا س م هاجرا م سبحان الله ا ه من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ح د ه م ا يعني توفي في الطريق وكان قبل وفاته أ ن في يده أ ص ا ب ه أ ل م أو أصابه يعني فقطع يده وقطع ا ل أ ر ق الذي في يده فكان سببا في وفاته قطع الأرق فصاحبه ي يده في يده فكان ف سببا في يده فصاحبه وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف ر أ ى الذي قتل نفسه في المنام ر أ ى يده م ل ف و ف ة هكذا قال له ماذا له فعل بك ربك قال غفر لي إلا لي يدي غفر لي ذنبي إ ل ا يدي ل أ ن ه كان هو مهاجر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم حسنه ة ا ل ج ر ة حسنة الهجره ة الأخوة الرؤية نعم هو لو تضع رابط هذا لا تحق أنفسكم شان منه إن للنبي يقص يقص تضع عليه وسلم هو هذا الله رؤياه الله له لو يستفيدوا يقول رسول الرابط لا فالصحابي الذي صلى ل ل تحق رابط شاء يا ا رأى يقص رأيت صاحبي في المنام كذا كذا فقال ي المنام ف لي غفر النبي ل إلا ليده التي فقال ل ه يده هي فاته ا أي سبب صلى الله عليه وسلم ا ل ل ه م و ل يغفر د ه ف ا أو ل ي د ه ف ر ح لك ويغفر لك الله ويغفر لك و ي غ ي ر لك و ي غ ف ا لك ويغفر لك ل و ي غ ف ا لك ويغفر لك ويغفر د لك س ي أنه له دعا ب ا ل ر ح لك ويغفر ل ي د ه و أ ن ه غفر له إ ل ا ليده هذا دلى أ ن ه ليس مخلدا في النار أ ن ه ليس كفرا ل أ ن الكفر والشرك لا يغفر ه الله إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الكفر والشرك يترك ل ل م ش ي ئ ة فالله يغفر إ ن شاء ويعذب إن ش ان ء إ الله لا يغفر ي أن شاء ر ويغفر ك به م دون ذلك أي ما دون الشرك لمن ذلك الشرك أي ي ما ا ش لذلك نحن على بيان نبين ان هذا الذنب عظيم وهذا شديد والانتحار من الكبائر ونحذر ه ذ ا الوعيد ا ا ل و شديد ت الشباب من أ ن يفعلوا ذلك ونقول له جاهز قاتل أنت ما دام مفتوحة هانت نفسك أن تحرق نفسك الخير حرماتك قاتل في ضواب دون دون عرضك دون مضطر أن تحرق نفسك. الخير ما منعك يعني ا ل إ س ل ا م لم يمنعك الخيارات لكن من يفعل ذلك هل نستطيع ان نجزم له بجنه او نار أو او النبي الله صلى عيد ل ه وسلم قال العشر المبشرين او ل صلى ل ل ن ب ا عيد ل ه ه وسلم لا ن ش لا نشهد. نقول نحسبه لكن لا نشهد على معين بعينه نقول هو في النار هذا و في بعينه النار ه لا يجوز ليس من عقيده أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن نشهد على معين ب أ ن ه من أ ه ل النار حتى لو قتل نفسه كبير ليست شركا ليست كفرا أكبر فلا نشهد عليه بنار ليست ليست عليه للمشيئة أهل نشهد أنه فلا خاضع إن ش ان ء غفر الزبة و إ شاء غفر ا له ل ويحتمل بحقه ا ل أ م ر ي ن العفو والعقاب ف إ ن حكمت أ ن ه معاقب بعينه هذا تالن أ ل على ل ه وما أدراك أ عرفت عرفت كيف كيف ه ي على ن يعني أنه يعني ي كيف عرفت أنه يعني معاقب ت أ هذا ع ل الله لا يجوز لا نشهد على معين حتى القاتل لا نحكم له بنار ولا وعيد و ب ا لكن ت ل نصلي عليه نصلي عليه ل ي نعم بعض أهل العلم كان من اهل ل ل ع م من كان أ العلم ر أ ى أ ن يعتزل ا ل ص ل ا ة عليه يعني تبكيته و, و ت ع ذ ي ر ا له وللناس حتى لا يغرهم هذا الفعل يعني اعتزال له, له صلاه عليه قد يكون فيه موعد لي لي الصلاة ل ي ل ن ورثة ل ن ا ء يعتزلون ممكن له هذا ج تبكيتا ه د ت له ولمن يفعل فعله حتى الناس لا ي ت ج ر أ فانظروا مثلا الإعلام, هذا الاعلام الخبيث لما زين هذا الفعل وزين حرق النفس وانهم ابطال وانهم مناضلون وانه عمل سياسي وانه وانه ت ج ر أ الناس على حرق انفسهم سمعنا في الهان في في في اليمن الهان الجزائر الهان في في في في هذا, أكثر من بلد إن هي في السعودية نفسه. هذا كله بسبب تضليل ا ل ع ل ا م اظهروا أظهر ان الفعل بطولي فنقول لا لا, نفعل لا نزين هذا الفعل نحذر الشباب من أ ن يفعلوا ذلك نقول لهم خيارات الجهاد م ف ت و ح ة لكن كما قلت لكم لا نلزم له بوعيد نصلي عليه أ ه ل العلم المعتبرين لهم أ ن يعتزلوا ا ل ص ل ا ة عليه تبكيتا يعني له وحتى ل لا يقتضى به ان هذا فعلا بطل ومجاهد لا لكن لا لا نقول هو في النار الله هو أعلم سؤال الكريم المأربي الله الكريم بارك أكون نجزم أخينا أن أخينا هذا فيما يا أرجو قد هو فيه في يخص طيب سعد عزبتك ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي طرحها يعني حكم ا ل ط ق ي ة أ ن الدعاه والشيوخ ي أ خ ذ و ن ا ل ط ق ي ة في مثل هذا الحدث في مصر وأن أجواءها أقول أولا الأمة أن يمكن الطقية لها لا الطقية لكم على تجتمع ا لابد ط ق ي ة ل لا, يمكن أن تجتمع لا يمكن أن تجتمع على الطقية أ أن م يمكن تجتمع ة لا من أ ن يصدع الناس بالحق ثم ا ل ط ق ي ة طريقه ب ا ل ض ع ف يعني أقول إ ذ ا العالم أنا لا العالم الضعف العالم مواقف السفينة الطقية أقول على لكن يترجل محرم موقف أريد أن أنه حينئذ تكون ذنبا في في يقود قد وقف بحقي و ب خ ا ص ة في المواطن التي لا يصدع فيها الحق أ ح د يعني ا ل س ف ي ن ة عما تغرق هنا لا يجوز أن أ ن يقول لي أنا أريد ان أريد أ أخذ ب ا ل ط ق يقول ا ل ط ي لها أحكامها لا أحكامها ض ا ا واحد ا ب ب ط ه صدع ح واحد ق قاد ا لي س ف ن ة انا ل ث ا ي أخذ ب ل ط ق ي ا ش ر ح لكنه بالمرضوح ط ق ي يليقه ب ان ل ل ض ع ف ب ا ا م س ك ي اخذ ل م ي ب ا ل ط ق ي أسأل س ن ف ه يعني ممكن لك أقول يعني ممكن أ ن ا ما بدي ح ر م عليه لكن أقول أ خ ذ بالاضعف ب ل أ بخاصة لذلك م الأمة كلامه ا تحتاج إلى ل ا ل إ م ا م أ ح م د لما قال له يا أ ح م د خذ بالتقيه قال ك ل م ة ك ب ي ر ة قال اذا العلماء أ خ ذ و ا بالتقيه فمتى يظهر الحق متى يظهر الحق, متى يظهر الحق؟ يعني ممكن واحد م س ك ي ن ضعيف ي ا خ ذ ا ل ط ق ي ة الشعوب ا ل م ت ض ع ف ي ن أ م ا في مواطن اظهار الحق و ا ل ط ق ي ة قد تكون يعني ثم بعد ذلك نقول ا ل ط ق ي ة لها أ ج و ا ؤ ه ا ن ت ه ى الطاغوط طيب ل م ت ب د أ ك تخاف م ي إ ل ى متى ستظل خائف الى متى يعني بعدما يسقط الطاغوت ويطالب ا ل ل أ ن ت ر ب و به ويحاكم ويطارد آ خ ر شيء تتكلم أ ق و ل لك خلاص ف خ لم نعد نحتاج ع ن إ ل ى كلامك يعني بعض الشيوخ سكتوا على شان الطاغوت هذا شان العابدين دهرا ثم ا ن ظ م و ما تكلم عليه كلمة علما ي ه ك ل ة و ح د ة ل ان ه ذ ا ا ل ط ا غ ي ة تعرفون ما الذي فعله ب ا ل إ س ل ا م والمسلمين والحجاب والمحجبات تعرفون جرائم هذا الخبيث اللاغين ما تكلم ولا、كلمة. لما هلك وأصبح لا يساوي والانتربول يطالب والكل يجرمه. تكلم الشيخ فلان والشيخ فلان قالوا هذا طاغية طاغية وطاغوته تكلم كلمة هلك بصله تكلم النوم يعني يجرمه بكير وأصبح به صح صح الفيان صح النوم يا سيدي روح ا ل آ ن ا ل آ نستيقظ ا وهذا اللعين ه ذ ا ا ل ل ع يعني ي ن ط ا غ ي ة لا س ت ك ل م عنه هذا ا ل ق ر ب و لا س ت ك ل م عنه لا أنت الان انت ل آ أ ن قبل يعني أ ش ه ر تخاطبه ب ا ل ر ئ ي س ي ا د ة الرئيس و ل أ م ر م ا و ل ل أ م ر ما ا ل ا ي ا مما ل ا م ن تقية المتقيه ا لها اجواؤها يعني إ ل ى متى ت ت ق ل ت خاف من ا ل ط غ و ط يعني ا ل ل يتكلم النساء ما تتكلم ك يعني في ما أمرأة ع ج و ز من ف ا ا ض ل ت ي ونسائي كرتونه عجوز نظري عجائز رافع مصر أمرأة لفتت يمكن عمرها ي م ك ن الله اعلم سبعين س ن ة رفع ك ر ت و ن ة ص غ ي ر ة هكذا تقول ارحل عنا يا خنزير يا سبحان الله امراه أ ة ج و ز عمرها سبعين س ن ة تقول ل ل ط ا غ ي ة ارحل يا خنزير هذه أ ج ر ا ء من العلماء أ ج ر ا ء من الشيوخ يعني إ ذ ا هذه م ر ا ه لا خ ذ ت ب ا ل ط ق ي ه أ و ل او شيء د العلماء بدون ياخذوا ب ا ل ط ا ق ي ة في ه ذ ا هذا ليس جو ط ا ق ي ة ليس جو ط ا ق ي ة ا م ر أ ة عجوز عمرها سبعين س ن ة أ ن ا أ ك ب ر ت ه ا وزاد احترامي لها لكن أ ن ا هنا سؤالي أ ن و انظروا م ر أ ة في ق م ة الضعف تمسك كرتون ا ل م س ك ي ن ة بها ي كل ك ضعف ا م ر أ ة ك ب ي ر ة في السن تقول ارحل عنا يا خنزير حتى استكثرت عليه ك ل م ة يا رئيس أو يا قالت لي يا خنزير وممكن في الله عالم يعني ربما لان هذه الجزيره جابتها جابيته أ ك ث ر من مره لفتت نظري ارحل يا خنزير قلت يا سبحان الله يعني هذه أمرها الله فيها شيخه هذه منهم أخذش أخذت أخذت أضعف مرة ما ما الأعلماء ما بارك بالطقية الناس بالطقية الآن يقولوا ناخذ سبقين بالطقية يقبل لطقية لي لكل لها ي في س ذ الطقية لا أعرف لها أعرف ظروفها لا و ا ل ل ك ت ر ج ل قلت لكم عزائز النساء ل حتى ت ك م عزائز و ا يعني القضية يعني ما ينبغي الطقية ما ل ه ا أحكامها أنا أن أن في في أن تصحح الإكره لكم كتاب لكم الطقية والطقية تناولته مفاهيم تراجعوه هذا المقال المفاهيم لكم أن تراجعوه مفهوم ليعني ينبغي في في مفهوم ا ل ت ق ي ة له ضوابط وله أ ص و ل ه وله شروط وله كذا لا ينبغي اللجوء ل ل ت ق ي ة تحت أ ي ظرف أ و أ ي ك ل م ة تحت أ ي ذ ر ي ع ة نقول تقيه ت ق ي ة لا حينئذ نغيب الحق و ب خ ا ص ة عندما العالم يريد أ ن يعمل بهذه ا ل ر خ ص ة ينبغي في قيود له هذا بحقه عليه الله يأخذ العالم العامي الضقية السلام في في يعفو قيود غير قيود شديدة وأن برخصة حتى نص عنها السؤال الثالث و ا ل أ خ ي ر اللي ه والي س ؤ أخونا أظن صوت الحق نعم الحق ا ل ل هو أ ن اليهود و أ م ر ي ك ا أ ر س ل و ا وصدروا بعض ا ل أ س ل ح ة التعذيب والقنابل المسيئه للدموع أ ق و ل هذا وارد وسمعنا بهذا ولا يستبعد لأنه قلت لكم هذا النظام لأنه بهذا هذا قلت يعني هو ع م د ة القوم لذلك أ م ر ي ك ا ا ل آ ن مهزوزه شوفوها سقوط النظام التونسي ما اقلقهم ل أ ن هذا له أ ك ث ر من ثلاثين س ن ة يحمي د و ل ة الصهاينه اليهود يحاصر أ ه ل ن ا في فلسطين أ م ا يحقق لهم أ ض ر ا ض موتهم من الجوع ماذا تريدون إنسان مخلص ولأمريكا من مدى يمنع عنهم قطرة الماء إنسان يحاصر أهلنا ثلاثين ذلك تريدون أكثر قطرة لليهود في أنه سنة على غزة هذا الخنزير صدقت والله هذه ا ل م ر أ ة صدقت صدقوني صدقت يعني هذا الخنزير هذا ك ل م ة الخنزير ك ث ي ر ة علي جزاه الله خير هذا الخنزير هذا هذا آه أمات أهلنا أن من, من حصر ما, ما خادم هم قلقون الآن نعم ممكن تخمد ممكن سمعنا هم الجوع السجل الآن الناس الناس الناس الناس بهذا الآن تقتل تخيف ترعب حتى له فلسطين لذلك قلقون يرفل أسلحة ليس لذلك في يشدو بعيد حصر حتى ا ل آ ن أ م ر ي ك ا م ت ح ف ز ة من ت أ ي ي د الشعب المصري قلت لكم ش ب ه وقالوا لا يمكن أ ن نركب ظهر النمر ونمشي معه حيثما شاء ممكن النمر الإسلام الإسلام متحفزين لعل هذا حسني بشد الهم عند ونحن نقبل الآن الآن حسني هذا رحاله هذا إليه شبابه لا لعل ويرتد يحط شوي حتى وحتى بشد ي ع ن ي ه و عمر ه سنة لعل ا بسبغ بالأسود وبالكذا هو يعود شوي شباب شعره شوية لعله يعود م م ك ن ا يتورعه ا ن محرمة وثمانين يتورعه شوف مدام القضية ا ه د لدولة ا ا ص ي ي لخدمة مقارب سنه لعله الإنسان يعود م ق ر ا ط ي ي ا شبابا خ ف ت ممكن يعني تناقض ظاهره والذي يتذب ع يعرف أ ن ه ا م ت ن ا ق ض ة لكنها في الظاهر أ ي ض ا لا تحب أ ن تعطي دلاله ص ر ي ح ة أ ن هي ضد الشعوب لذلك الآن واقف بالوسط عم هذا إلى لعله الهمية هذا كذا كذا ممكن هي نفسه أنه أنه انتهى هو يؤذيه يمدوا ينصحوا أعطي حريات أعتقادي أنا النظام المسل آخر أن وقفة وعمل وعمل بشد عم عم ممكن أ ن يؤذي ا ل آ ن ان عاده ت ذ ه ا ل ش ر ط ة ا ل د ا خ ل ي ة و ا ل ش ر ط ة السريه عادوا مره ثانيه لوظيفتهم ن نار, من الوزارة نار حي على الناس الوزارة الداخلية أطلقوا فعلوا على كل حي شيء لكن ي ف ع ل و انا أكثر م ذلك لذلك هم, هم ل لذلك ل آ ن يعني ن أ ه الحظ في مصر بقدر ما الناس لهم بقدر ا ن ا س تخذلهم بقدر أنا ألحظ ان الامور يعني تسير حتى ا ل آ ن لصالح أ ه ل ن ا وشعبنا في, في مصر يعني حتى هذه طبقة والأزهريين والمشايخ بدأوا ينزلوا هذا يعني بعمل حتى هذه هذا هذا طبقة بدأوا القضاة الثقل بيزيد كان ف ة ل المصري ش ع ب ا ك أول الشباب لحالهم شباب لحالهم في الميدان ا ل آ ن بلشت الطبقات تعتبر نفسها م ث ق ف ة و م خ د ه و م ت ن ف ز ة ولها يعني بعد اجتماعي ووجود اجتماعي نزلت ا ل آ ن هذا أيضاً. على قدر ما يعني ننصر داخليا وخارجيا اهلنا في مصر على قدر هذه ا ل م ؤ ا م ر ة ما نفوتها عليهم م أنهم يستعملون أسلحة فتاكة. لكن إذا وجدوا أننا خذلناهم وأنهم خذلوا من داخل مصر بقية ألف ألفين صفوهم ممكن لازم من أسلحة أننا ألف ألفين أنا أقول لكن لكن يكون كله بقية ي الشعب خذلوا داخل لذلك ل وجدوا وحد و حتى فتاكة إذا إذا زاد ا بكرة أكثر تبقى حتى ه ي ئ س ه ذ ا ا ل ن ظ ا م اللعين ق ا ل و ا عنه عنيد وما عنيد خللوا ي يعني شوف ا ي م ك ن و يكون 250, 300, وهكذا الأمور ستكون الوراء ا لازم أما إذا كان الأمور ستكون الوراء حين إذا ألف ألف إلى يعمل له بقه ممكن حين ش غ ل ي كبيري إذا انتقصه و ر ا ء بكرة بعد بكرة بعد اللي بقى بمكن عشرين عشر ثلاثة خمسين عليهم النظام م سهل اللي ألفين ألفين يعني ألف ألف تلاف ثلاث تلاف ل ع ولكن ا دائما جريمة يستأسدون معهم هم ع ى على ال... على الشباب لما ي و و اقول ل لكن لما الأمة كل المسألة ة ك تخرج ت ح ن م ع ا د ة ص على ب ة جدا ع النظام مش سهلة مش م قدر ل ا ما ر ل برل الأمر ي أصعد الله ندعو يحفظ أهلا لكن أقول لكن على ق نحن ن د لهم ونحن نطالبكم ب أ ن تدعو لهم ولكن على يعني تحصل لهم نصرة من تحصل لهم الداخل وعلى م ن الخارج على قدر بإذن الله ما نخذلهم ف و ت على هذا النظام الطاقي هذا ط ط ه الإجرامية بحق شعبنا ما على قدر بحق ن على قدر ما يمكن أ ن يحصل هذا ا ل إ ج ر ا م هو هي المواقف الموازين القوى وممكن يراقب يراقب يراقب يقدر أمريكا حتى نفس أمريكا ما تراقب الساحة الآن ما لكن نفس حتى عما تلاحظ ن ه ن س ب ة غضب الشعب كم هي وفي ه ي ل ح ظ ة من اللحظات ستقول للعميل ه ل ان تصبر ة ل اصبر ممكن يومان ث ل ا ث ة أ ر ب ع ه ا ل أ م و ر تعتدل لصالحك امريكا تراقب ا ليشان ا ا ل ل ت ع د ي والله تعالى أعلم ل الحمد ع م وسلم كلماتنا وفي أفعالنا وأعمالنا أعمالنا وكلامنا وكله خالصاً لوجهه الكريم اللهم آمين ن أن أفعالنا وأن آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ا الله يبارك خالصا الله صلى وصلى عليه يزعل وكله لوجهه على في وفي و ب ب ي ن ا ح م و ع لله ى آ و ص ح ب ه وسلم ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على رسول الله و آ ل ه وصحبه ومن والاه حقيقة يعني أ ه ل غ ز ة هنا يتابعون ا ل أ ح د ا ث ل ح ظ ة ل ل ح ظ ة وهم في ح ا ل ة من التوتر الشديد لما يحل ب ا خ و ا ن ن ا في مصر بل الكل يتطلع الكل يراقب الكل ينظر وذلك لما في في الجارية مصر أو الحداث في مصر من ت أ ث ي ر على القطاع كما تعلمون أ ن ش ب ك ة الانفاق كلها التي تمتد مع مصر يعني أ ص ا ب ه ا شيء من ا ل أ م و ض والتوقف بسبب هذه الاحداث يعني هناك ح ا ل ة من التوتر بسبب هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل م و ج و د ة لا استطيع أ ن أ ق و ل أ ن الناس في ح ا ل ة غرب أو ض ع ر لا ا ل أ م و ر ج ي د ة لكن هناك ح ا ل ة من التوتر و ح ا ل ة من الخوف والناس بدأت هكذا يعني يخزنون بعض الأمور وهناك هكذا الأساسية التي وهناك يعني شيء من الشائعات فيما يتعلق مثلا بالنسبة يتعلق يعني من بدأت بعض تمزمهم شيء بالوقود وبالغاز وبالبنزين وبالامور هذه ما هي تاتي عن طريق مصر ولا شيء عرفت انها س... ستنقطع وبالفعل انا يعني في هذا اليوم يعني ذهبت إ إلى ل ى ما حقق بنزين هنا ل أ ع د ء بعض البنزين فقال لي م الرجل ش ي ق ا لي انتهى ويعني لا يوجد ا ل آ ن لكن بلغني أ ن ه دخل يعني هذه الليله ا ل ل ه المستعان والناس يقراون ع يعني ن هنا ي ي بين الاخرى ي ن و ل إ ل ى مثل هذه ا ل أ م و ر لا نستطيع أ ن نقول أن ان ل كلها أ ز م ة ا ت ت ق ل يعني أن ا ل أ ز م ة التي يعني في مصر ه ي التي مثلها عندنا كلها ن ا الأوضاع في مصر تؤثر تأثيرا بريضا على ما شك أن نحن على في ف ي مصر تؤثر وذلك ك م قلت علاقة لأوليد هناك يعني وكما ق المنطقتين ي بين د ة ما ل و ن ك قلت يعني ك ث ي ر من الناس يتابعون ويراقبون ا ل أ ح د ا ث الناس كلها يعني تتابع هذه ا ل أ خ ب ا ر يعني إ ل ى ساعات متاخره م يثبتهم أن سبحانه وتعالى الله و أ ن يزيل عنهم هذا ا ل ض غ و ت المجرم السفاح هذا ا ل س ن ي اللامبارك الذي أ ض ا ف ه م الويلات في كل المعارك ا ل م ف ص ل ي ة مع اليهود فهو حريف اليهود وقادمهم وعبدهم والله المستعان ن فالناس يعني لا شك أ ف ل س ط ي ن أو شعب فلسطين و ب خ ا ص ة منهم الغربيين قد عانوا من هذا المجرم م ع ا ن ا ة ك ث ي ر ة جدا ولذلك هم يتطلعون إ ل ى إ ز ا ل ه وكذلك يعني ينظرون ع ي ي ن بعين الفال لما يحدث هناك حتى ولو أ ت ى يعني شخص آ خ ر ينفذ نفس ه ا ل س ي ا س ة لكن ينظرون أ ن تغيير هذا النظام المجرم سيكون فيه شيء من ا ل ف س ح ة وشيء من ا ل م ص ل ح ة خ ا ص ة لغزه ولذلك يعني مثلاً نجد الطرف ا ل آ خ ر م ث ل الذي ا هناك في الضفه الفريق هذا الخائن وعلى راسه عباس نجده لا يتفاءل كثيرا ً مما يبني مصر ويريد يعني ان يبقى طاغوت مصر ولذلك لا غرو ولا عجب عندما سمعنا, سمعنا يعني وسائل ل ا تقول ب أ ن هذا عباس يتضامن مع حسن مبارك لا ل ل عجباً ذ يريد ان تشتد القبضه اكثر على غ ز ة ولا يريد ان يكون يعني هناك متنفس له م الأمور. الأمور من, الذي من الذي ستأول الأمور ما ما الأمور؟ هذه هي هناك هذه هذا يعني هو الشعور الذي الذي الذي الاختصار الشديد حالة التوتر الناس الشعور ستأول تنتظر تترقب يراود أشكد سيحدث؟ أن دول القوقة كل ولكن يعني دول الطوق فيها نوع من ا ل ا س ت ق ل ا ل ي ة ي ع نوعا ي ن ما لكن ربما يكون هناك ارتباط شديد بما يجري في مصر بسبب ا ل أ ح و ا ل ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ا ل م و ج و د ة عندنا لكن الحمد لله رب العالمين ا ل أ م و ر يعني بخير والله يستعان ن س أ ل الله سبحانه وتعالى ي ع ن يزيل أن ي هذا ا ل ط ا غ ي ة و أ ن يدمره عن قريب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى والله المستعان ي يعني يعني عندي شير في فيه في هنا الله خيرا يعني كان هناك أحد من هنا يعني يريد يريدك شيئا يؤمنك خيرا هذا الله هناك الله هناك هنا ما قابل دارك لأحوال عندنا فزاكم كان إخواننا عموما فزاكم فزاكم الله من من بنسبة أن أن أحد أو バラケーション